يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة لما بلغ سفيان رحمه الله قبول ابن أبي ذئب ألف دينار من المهدي ماذا قال لما بلغ سفيان أن ابن أبي ذئب قبل الألف دينار من المهدي الذي أمر له به قال سفيان ألف دينار قبض عليه أين كان قلبه إذاك قال وكان أمر له بدنانير فقيل له اقبلها فلعل المهدي لا يطلبك ولا يدعوك فانا نرى حالك سيئه وحال من يحتاج إليك قال فقال سفيان إني إنما أخاف دنانيرهم أي شيء أخاف منهم ثلاثة حذر السلف من مجالستهم فمنهم يا ترى أمير ما أحب أن أجالسه وإن قال اقرا علي سورة من القرآن ولا أحب مجالسة امرأة ليست لي بمحرم ولا صاحب بدعة كيف تعرف القارئ اللص أو المراء يا أبا عبد الله إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء كيف كان هجر السلف يجيب عن ذلك فعل سفيان رحمه الله وعن يحيى بن أبي غنية يقول كنت جالسا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فسلم ومد يده إلى سفيان فرفع سفيان بصره إليه ثم صوب ولم يمد يده إلى الر. الرجل فلما رأى الرجل ما فعل به سفيان لم يجلس وانصرف فقال سفيان إن هذا كان جالسا فبلغني أنه يجالس هؤلاء فأراد أن يأخذ بالطرفين فإذا فعل أحدهم هذا ففعلوا به مثل هذا من هو المؤمن ومن هو المنافق المؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل هذه بعض مواقف وأقوال سلف هذه الأمة ستمر عليك بإذن الله تعالى خلال هذا الكتاب فيها العبرة وتثبيت قلب الموحد حتى لا نغتر بهذه الدنيا وزخوفها والله المعين والموفق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اخبار الشيوخ وأخلاقهم للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي المتوفى سنة 75 ومئتين وهو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما جميعا حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن الحجاج المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل ونحن بالعسكر يناشد أبا عبد الله ويسأله الدخول على الخليفة ليأمره وينهاه وقال له إنه يقبل منك هذا إسحاق بن راهو يدخل على ابن طاهر فيأمره وينهاه فقال له أبو عبد الله تحتج علي بإسحاق فأنا غير راض بفعاله ما له في رؤيتي خير ولا لي في رؤيته خير وسمعت أبا عبد الله يقول يجب علي اذا رايته يعني الخليفة أن آمره وأنهاه وسمعت إسماعيل ابن أخت ابن المبارك يناظر أبا عبد الله ويكلمه في الدخول على الخليفة فقال له أبو عبد الله قد قال خالك يعني ابن المبارك لا تأتهم فإن أتيتهم فصدقهم وأنا أخاف أن لا أصدقهم قال الفضيل أمرنا أن لا ندخل عليهم فإن دخلنا نقول الحق وقال ابن محيريز من جلس على الوسائد وجبت عليهم نصيحة وسمعت محمد بن مقاتل العباداني يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلام في وقت وهو يرى ان الكلام عليه فرق وقال فضيل ليس الامر الناهي الذي يدخل عليهم ويامرهم وينهاهم ثم يدعونه الى طعامهم وشرابهم فيجيبهم الآمر الناهي الذي اعتزلهم ولم يدخل عليهم فهو الآمر الناهي وقال الفضيل كم من عالم يدخل على الملك ومعه دينه ويخرج وليس معه منه شيء فلا جعل الله مصيبتنا في ديننا وقال الفضيل ربما دخل العالم على الملك ومعه شيء من دينه فيخرج وليس معه شيء فقلنا وكيف ذاك قال يصدقه في كذبه ويمدحه في وجهه وسمعت أبا عبد الله يقول الدنو منهم فتنة والجلوس معهم فتنة نحن متباعدون منهم ما أرانا نسلم فكيف لو قربنا منهم وعن حذيفة قال أبوابهم مواقف الفتن يدخلون الجنة بوجه ويخرجون بآخر وعن سلمة بن نبيط قال قلنا لأبي ألا تأتهم قال إني أخاف أن أشهد منهم مشهدا يدخلني النار وعن ميمون بن مهران قال امتنعت من عبد الملك القائلة فقال لحاجبه وذلك نصف النهار انظر هل ترى أحدا من حداثنا في المسجد قال فخرج الحاجب فلم يجد أحدا أهيأ لذلك من سعيد بن المسيب فأومأ إليه ثم انصرف الحاجب فلما اتى الباب التفت فاذا هو جالس فرجع اليه حتى اذا عرف انه قد نظر اليه او ما اليه ثم انصرف فلما اتى الباب نظر فاذا هو جالس مكانه قال فاقبل اليه الحاجب حتى قام على راسه ثم قال اجب امير المؤمنين قال او الي ارسلك قال نعم قال ومن انا قال والله ما أدري غير أنه قال انظر هل ترى أحدا من حداثنا فلم أرى أحدا أهيأ لذلك منك قال ارجع إليه فأخبره أني لست من حداثه قال فأخبره فقال عبد الملك صدق ذلك سعيد بن المسيب وعن رجل من أهل البصره قال حج عبد الملك بن مروان فمر بالمدينه فاقام بها فأرسل إلى سعيد بن المسيب رسولا فجاء الرسول وهو قاعد في المسجد محتب فقال أجب فقال من قال أمير المؤمنين قال والله ما لي إليه من حاجة ولا قوله عندي بمستمع فرجع الرسول فقال لعبد الملك ما قال له فقال له عبد الملك ويلك اذهب إليه فادعه وارفق به فجاء فقام عليه فقال أجب قال من؟ قال أمير المؤمنين قال والله ما لي إليه من حاجة ولا قوله عندي بمستمع فرجع الرسول فحدثه بالذي قال فقال له عبد الملك ويلك اذهب إليه فادعه وارفق فجاءه فقال أجب قال من؟ قال أمير المؤمنين قال والله ما لي إليه من حاجة ولا قوله عندي بمستمع قال يقول الرسول أما والله على ذلك لو أمرني بك لأتيته برأسك قال سعيد والله ما كنت أفتدي منك بأن أحل حبوتي هذه فرجع الرسول فقال لعبد الملك ما قال فقال يعني عبد الملك أبى أبو محمد إلا صلابة ويحك دعه ويحك دعه وعن يحيى القطان قال لما ورد كتاب المهدي على سفيان كتب إليه الجواب وبدأ بنفسه فقلنا له إنه لا يحتملك فقال إن كنت أنا الذي أكتب لا أكتب إلا هكذا قال فأخذنا الكتاب وكتبنا نحن على لسانه وعرضنا عليه وعن سعير بن الخمس قال رأيت سفيان بمكة معه شيخ فقال لي اذهب بنا إلى هذا فإنه قد تعرض لصاحبنا هذا قال قلت اللهم غفرا أنا أذهب إليه فأسلم عليه بالإمره واعزيه على ابنه مات وأنت لا تسلم عليه قال اللهم غفرا فذهبت معه فدخلنا عليه فسلمت عليه وعزيته ولم يسلم سفيان ولم يعز إلا أنه قال يا محمد بن إبراهيم قد وعظت بابنك إن اتعرض ما لك وما لصاحبنا هذا قال إنما أردت اوليه القضاء قال لا حاجة له به قال قد أعفيناه وعن عبد الرحمن بن نوفل قال قيل لعلقمه لو دخلت عليهم فيعرفون لك شرفك وتشفع قال إني أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم وعن إبراهيم أن معاوية كتب إلى فلان ذهب علي اسمه أن يوفد إليه نفرا من أهل الكوفة فكتب علقمه فيهم فأرسل إليه علقمه رسولا أمحني أمحني وعن مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول يغشاني علماء المدينة ويبلغني علم سعيد بن المسيب وعن الضحاك بن عثمان قال قالت عمره بنت عبد الرحمن لابنها أب الرجال يا بني إياك وإياك ومجالسهم فإنك بين خصلتين إما كففت عن حق وإما أعنت على جور وعن ابن المبارك قال دخل فلان وقد سماه ابن المبارك فنسيت اسمه وذكر أنه كان عابدا من العباد له فضل وعبادة على بعض الأمراء يوما وقد أمر أن يعرض عليه أصحاب الجنايات قال فجعل كلما أمر برجل أن يضرب كلمه فيه العابد فخلى عنه حتى خلى عن خمسة أنفس أو ستة بكلامه ثم جيء برجل آخر قال فاستحيا أن يكلمه فيه لما قد اجاء به فسكت عنه قال فأمر به الأمير أن يضرب فضربت عنقه ثم قال الأمير للعابد تدري لم ضربت عنقه قال لا قال لأنك رايتك سكت عنه فلم تكلمني فيه فظننت أنه قد كان أجرم فيما بينك وبينه جرما عظيما فلذلك أمرت بضرب عنقه قال فوضع العابد يده على رأسه ثم قال يا ويلي هذا أصابني في سكوتي عندهم فكيف تكون حالي في كلامي عندهم وعاهد الله أني لا أدخل عليهم أبدا وعن محمد بن واسع أنه قال لرجل سأله شفاعة ويحك إن الدنو منهم هو الذبح وسمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول سمعت فضالة ابن سفيان قال أراد السكن أن يحج فقال لابن المبارك أحب أن تكتب لي إلى فلان فقال عبد الله أكتب لك إلى سفيان الثوري فلما خرج كتب له عبد الله إلى سفيان فقدم على سفيان فانتفع به فلما كان في المنصرف اراد أن يودع سفيان قال سفيان أقرئ ابا عبد الرحمن السلام وقل له احفظ وصيتي فلما قدم عليه السكن بلغه رسالته فلما مات سفيان قال عبد الله للسكن اتدري ما كانت وصيته قال السكن لا قال فقال عبد الله هكذا أو نقل بأصبعه اي لا تقربهم وسمعت داود بن رشيد يقول قال ابن المبارك خذ من الجاروش والآرز والخبز الشعير واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير وان أمصطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور تهن الدين وتدنيك من الحب الكبير وعن علي بن أبي حملة قال دعاني عبد الله بن عبد الملك إلى صحبته فشاورت عبد الله بن أبي زكريا في ذلك فقال لي أنت حر تجعل نفسك مملوكا وقيل لسفيان الثوري لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال إذا انبثق البحر من يقدر أن يسكره وعن الحسن قال قلت لابن المبارك إنه بلغني أن حماد بن زيد قال لسفيان لما هرب من أبي جعفر إلى البصرة لو أتيت هؤلاء فأمرتهم ونهيتهم أليس كان أعظم لأجرك قال إنهم أرادوا قهري فكرهت أن اذل لهم فقال ابن المبارك من اخبرك بهذا قلت بعض أصحابنا بني سابور فقال ما قال شيئا قلت فما منعه قال إن سفيان كان يقول إن هؤلاء قد أوتوا من الدنيا ما ترى فإذا دخلت عليهم فرأيت برا منها هنا ولطفا منها هنا وتكرمة منها هنا ووسادة منها هنا ومرفقة منها هنا فأي قلب يحمل هذا لا يميل إليهم وعن عبد الصمد بن حسان قال لما بلغ سفيان أن ابن أبي ذئب قبل الالف دينارا من المهدي الذي أمر له به قال سفيان ألف دينار قبض عليه أين كان قلبه ذاك قال وكان أمر له بدنانير فقيل له اقبلها فلعل المهدي لا يطلبك ولا يدعوك فإن نرى حالك سيئه وحال من يحتاج إليك قال فقال سفيان إني إنما أخاف دنانيرهم أي شيء أخاف منهم وعن عبد الله بن المبارك قال سمعت علي بن فضيل بن عياض يقول دخل رجل من العلماء على رجل من الأمراء فأمره ونهاه فأمر به الأمير فحبس في محبس وأكرمه ووسع عليه ولم يأذن لأحد يدخل عليه إلا من يثني على الأمير قال فدخل عليه يوم الرجل فتنقص الأمير فجعل العالم المحبوس يرد عليه قوله ويثني على الأمير فأتي الأمير فأخبر بذلك وقيل إن فلانا العالم الذي حبسته يثني عليك ويناضل عنك فدعا به فلما دخل عليه قال له الأمير هذا أنت بقليل ما أتيت إليك من الكرامة تركت حظك من دينك فكيف تأمرني أن أدع ما أنا فيه من النعمة والملك بقولك قال علي بن فضيل فأرى الأمير أحسن تقية من العالم وقال الأوزاعي من حضر سلطانا فأمر بأمر ليس بحق ولا يتخوف فيه الفوت فلا يكلمه فيه عند تلك الحال وليخل به وإذا رأيته يأمر بأمر يخاف فيه الفوت فلا بد لك من كلامه أصابك منهما أصابك وحدثنا سفيان قال قال الإفريقي لأبي جعفر إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول إنما السلطان سوق فما نفق عنده ارتجي به أو فما نفق عنده أتاه أو كما قال وحدثنا يوسف بن أسباط قال كان سفيان إذا عوتب في السلطان قال كان ملك في بني إسرائيل وكان فيهم عابد وكان يخدم ببابه فارسل إليه فأخذ وأدخل في بيت وطبق عليه الباب ثلاثة أيام فلما كان يوم الثالث دفعت مائدة الملك من بين يديه فقال اذهبوا بها إلى ذلك الرجل قال ففتح الباب ووضعت المائدة بين يديه وقال اخبروني بما صنع قال فنقر من المائدة قال فاخبر قال فطبق عليه الباب ثلاثا ثم رفعت مائدة الملك فقال اذهبوا بها اليه فوضعت بين يديه فأكل منها حتى شبع قال ثم أرسل إليه جارية من أحسن جواريه تخدمه فهوي بها فوطئها قال فأخبر الملك فدعاه فقال إنك كنت تحرم علي مالي وتزعم ان ما في يدي سحت فأريد أن تقوم على رؤوس الناس فتعذرني عندهم فقام على رؤوس الناس فعذره وجعل يتكلم بعذره فقال له الملك أنا ملك في بني إسرائيل أحكم في شعورهم وفروجهم فأنا فيما ملكت أعدل منك بعثت إليك بفضل مائدتي فأكلت منها وبعثت إليك بأحسن جواري فلم تعف عنها فأنا فيما ملكت كنت أعدل منك قال فضرب عنوقه وعن نصر بن سعيد قال جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال لو أتيت السلطان فأصبت من دنانيرهم فقال له كما أنت حتى أحدثك بحديث واحد ثم لا أكلمك حول حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إن المرأة من حور العين لتتحول عن مجلسها فلا يبقى موضع إلا أضاء من تحويلها أفتأمرني أن أبيع هذا العرض من الدنيا ثم لا أكلمك حولا وعن ابن طاووس عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه قال لا تكون لك فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله عز وجل قال فذلك الذي تريد أن تكون حينئذ رجلا وعن ابن طاووس قال قلت لأبي لو أننا سنجتمع حتى يكلم السلطان قال فبينا نحن في منزل نزلناه إذ جاء الوالي فدخل فسلم قال فما كلمه أبو عبد الرحمن ولا رفع رأسه إليه فخرج فاتبعته فقلت إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك فقال بلا معرفته بي فعلت بي هذا قال فلما رجعت إلى أبي قال أي لكع؟ أنت تقول بالأمس ما تقول لم تستطيع أن تمسك لسانك حتى كلمته بما كلمته وعن ابن معراء قال لما قدم ابن عامر أتاه قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته أبو الدرداء قال فقال ابن عامر أما إذا لم يأتني أقضي ولأقضين من حقه الواجب فقام في من معه حتى أتى أبو الدرداء فقال له إنه أتاني قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ارك فيهم فرأيت أن آتيك وأقضي من حقك الواجب فرفع أبو الدرداء رأسه إليه فقال ما كنت قط أهون علي منك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا تغيرتم نتغير عليكم وعن مالك قال أبق من سعيد بن المسيب غلام له فحضر بعض مغازي الروم وكان شجاعا يقاتل قتالا شديدا ثم نكص وترك ذلك فدعاه صاحب الجيش وكان رجلا من قريش فقال ما شأنك كنت تقاتل ثم تركت ذلك قال إني غلام لابن المسيب فخفت أن أقتل فقال له قاتل فإن قتلت فقيمتك علي بالغة ما بلغت فقاتل فقتل فقدم القرشي المدينة فأرسل إلى سعيد بن المسيب فأباء يأتيه ثم أتاه فقال قدمت وكان الحق لي وأنا رجل من قريش فلم تأتني وأرسلت إليك فلم تأتني فقال ابن المسيب لم يكن لي إليك حاجة فاتيك فإن كانت لك حاجة فأتي أنت قال القرشي فإن لي حاجة من كان لك ضمنت له أن ارضيك من ثمنه فتمن علي ما شئت فإنه قد قتل في سبيل الله قال سعيد لا والله لا آخذ له ثمنا أجره لي وهو في النار وعن نهران الرازي خادم الثوري قال كان لسفيان ولعبد العزيز بن أبي رواد بضاعة عند أبي جعفر وكان أبو جعفر قد حج أربعين بين حجه وعمرة قال فاجتمع الزمنى على باب أبي جعفر الرازي يسألونه الدخول على المهدي حتى يعزل عنهم الرجل الذي كان على أرزاقهم فابى عليهم قال فلما كان من الغد اجتمع النساء والصبيان والزمنى على باب أبي جعفر الرازي فبكوا وسألوه فرق الشيخ فدخل على المهدي فكلمه فقال له المهدي ما علمت يولون عليهم أي رجل أرادوا وأمر بعزل ذلك الرجل وأمر لهم بأرزاق قال وأكرم أبا جعفر ورفع مجلسه وأمر له بثلاثين ألفا فأبا أن يقبلها فدفعت إلى القوم الذين معه فقالوا لأبي جعفر ما نصنع بهذا المال فقال لا يمدن أحد يده إليكم إلا أعطيتموه قال فقسم الثلاثين ألفا قال ثم قدم الكوفة قال وبلغ سفيان قال وكان سفيان يتلقى أبا جعفر إذا قدم عليهم بالقناطر وإذا أراد أن يخرج شيعه إلى النجف فلما بلغ أبو جعفر القناطر لم ير سفيان قال فاغتم قال مهران فاني لعند سفيان قاعد إذ جاء أبو جعفر الرازي فسلم على سفيان فلم يرد عليه قال ونكس سفيان رأسه إلى الأرض وما كلمه قال فقام سفيان مغضبا يجر كفاءه حتى دخل بيته قال ومضى أبو جعفر فكتب كتابا أو قال رقعة يعتذر فيها قال مهران فدفعها الي فأتيت بها سفيان فلامني وقال لي من أمرك أن تأخذ كتابه قال فقلت يا أبا عبد الله هو رجل جار لي وهو من أهل بلدي قال فأخذ سفيان رحمه الله الكتاب فقرأه ثم دعا بدوات فكتب فكتب في أسفل الكتاب جوابه فإذا فيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون وإذا فيه ابعث إلينا بضاعتنا وما كان فيها من ربح فهو لك ورد إلينا رأس المال قال وكان فيها ربح أراه مالا كثيرا قال مهران فلما أردت الحج قال فقلت نف. فأنظر ما يقول عبد العزيز بن أبي رواد فقد شهدت سفيان وسمعت ما قال له قال فاستأذنت سفيان في الحج فأذن لي قال فقدمت فسبقته إلى عبد العزيز فإذا أبو جعفر الرازي قد دخل فسلم عليه قال فلا والله لا أدري رد عليه ردا ضعيفا أو لا إلا أنه لم يفعل فعال سفيان قال فجلس فقال أبو جعفر أما ترى إلى جواب كتابه يعني سفيان فنظر إليه قال فقال له عبد العزيز هذا كتاب رجل قوي الإيمان أو كلمة نحوها قال ثم قال له يا عيسى تدري ما مثلك مثل الخنزير كان يشرب اللبن وهو صغير فلما كبر أكل العذرة قال وكان اسم أبي جعفر عيسى قال أبو سعيد الصفار ذهبت بهذه الرقعة إلى بشر بن الحارث فقبض عليها وقال أنا أحق بسفيان وبفعل سفيان قال أبو بكر يعني المرودي، فلقيت أبا سعيد الصفار فسألته عن هذا الحديث فحدثني عن هارون بن موسى قال سمعت مهران الرازي خادم الثوري فذكره بطوله قال كنا عند سفيان فأتاه رجل فسلم عليه فأعرض عنه سفيان فقال له الرجل يا أبا عبد الله أما تعرفني أنا جليسك فلم يكلمه وجعل يعرض عنه فلما طال بالرجل وجعل لا يكلمه ويعرض عنه صرف فقال لنا سفيان تدرون ما قصة هذا هذا كان جليسا لنا وكنا نوده ونقربه فذهب فداخل السلطان وهو يرى أن له على ما كنا له ما أبعده من ذلك ونحو هذا وسمعت محمود بن غيلان يقول سلمت على مؤمل بن إسماعيل فلم يرد علي وسلمت عليه مرة أخرى فلم يرد علي فقلت ما حالي فقال الفزاري الشيخ المخضوب إلى جانبه يصلي تدري ما قال سفيان قال كان إذا بلغه أن رجلا أتى السلطان أمره ونهاه فإن قبل وإلا هجره وعن ابن المبارك قال قعد عائذ بن عمرو مع أبي مسلم على مائده فوعظ عائذ أبا مسلم قال فأخبر ابن المبارك فقال فرار سفيان أحب إلينا من كلام إبراهيم الصائغ وقال بشر بن الحارث قد فعل سفيان فعلا صار فيه قدوه هربه من السلطان وعن أبي هاشم العابد أنه رأى شريكا يخرج من عند جعفر بن يحيى، فقال نعود بالله من علم لا ينفع وعن محمد بن حيان قال رأيت إسحاق الأزرق قد خرج من عند بعض خدم أم جعفر قال فأخذ بيدي وقال استر علي سترك الله وعن سفيان قال لقيني مطرف وهو على حمار فقال ما لك لا تأتينا قلت وليت شيئا من الصدقة قال فبكى وقال تغفلوني وعن ميمون أنه قال وددت أن إحدى عيني ذهبت واني لم ألي فقلت ولا لعمر فقال ولا لعمر ولا لغيره قال أراد ابن بيرت أن يكتب ناسا في صحابته فأراد القاسم ابن الوليد الهمداني على أن يكتبه فيهم فأبى فقيل له ما تكره من ذلك فقال بلغني أنه ينادي مناد يوم القيامة بصوت رفيع ألا ليقم الظلمة وأعوانهم فأخاف أن أكون في أعوانهم قال سأل عائذ بن عمرو أيوب عن الزهري فقال هو عالم من رجل كان يصحب السلطان وعن محمد بن مسلمة اليمامي قال لذباب على عذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء ومرض سفيان بمكة فأتاه والي مكة يعوده فسلم فلم يرد عليه فقيل له أنت تطلب لو رددت عليه قال إنما فعلت به هذا ليدفع عني ذلك الطلب وعن موسى بن داود أن سفيان الثوري لما خرج إلى اليمن إذا قد أقبل قرابه لمعن بن زائدة فسلم عليه فلم يرد عليه وألقى طرف كسائه على وجهه فقال له عديله لو رددت عليه فإني أخاف عليك فقال إن صح إنكاري شيئا مما تخاف علي أو قال لنا ما بقي قال أبو بكر أنا أشك. فلما صار إلى معن قال هل لك في سفيان فإذا معن قد أرسل بابنه أو بقوم يقرئه السلام ويؤمنه ويعرض عليه حوائجه وسمعت ابا عبد الله يقول كان طاووس شديدا عليهم فولوه على شيء فكان يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء قال فسألوه عن المال فأعطاهم لوحا وقال قد فرقته وقدم طاووس من مكة قال فقدم أمير فقيل له إن من فضله ومن فلو أتيته قال ما لي إليه حاجة قالوا إن نخافه عليك قال فما هو إذا كما تقولون وعن سفيان أن سليمان جاء إلى حلقة فيها طاووس قال فملتفت التفت إليه قال فلما قام قيل له إن هذا أمير المؤمنين فقال على عمد عملت به ليعلم أن في الخلق من لا يبالي بدنيا أو كلمة نحوها وعن محمد قال إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه القرآن فلا تأته وكان محمد بن سيرين يقول إن دعاك الوالي أن تقرأ عليه سورة من القرآن فلا تأته وسمعت عقبة بن مكرم يقول حدثنا النظر بن كثير قال سمعت يونس بن عبيد قال ثلاثة ما أحب مجالسهم أمير ما أحب أن أجالسه وإن قال قرأ علي سورة من القرآن ولا أحب مجالسة امرأة ليست لي بمحرم ولا صاحب بدعة وعن محرز بن يسار قال قدم علينا سوار بن عبد الله على القضاء في زمن أبي جعفر فأرسل إلى سلام بن أبي مطيع إتني أشاورك فذهب سلام إلى يونس بن عبيد قال فوافقه قد قرأ وهو يشرج المصحف قال فقال له إن سوار بن عبد الله أرسل إلي ياتني أشاورك فما ترى قال فقال إن سألك أن تقرا عليه ما بين هذين اللوحين فلا تجبه. وقال سفيان لرجل إن دعاك لتقرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد فلا تأتهم قلت لأبي شهاب من يعني قال السلطان وقال حماد بن سلمة إن دعاك الأمير تقرا عليه القرآن فلا تأته وعن هشام أبي همام قال لقيت سعيد بن عبد العزيز التنوخي فذكر سفيان فقال ولا الحسن قال ثم قال لي سعيد بن عبد العزيز تدري ما قال لي سفيان قال إن دعاك هؤلاء أن تقرأ في المصحف فلا تأتهم قال أبو همام فأتيت مكة فلقيت سفيان الثوري قال لي سفيان لا تعامل من يعامل السلطان وعن ميمون بن مهران قال لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرفه وقال ابن حرب لا تعاملهم وعن خلف ابن تميم قال قلت لعبيد الله الوصافي لو دخلت على أبي جعفر فكلمته لعل الله عز وجل ينفع بكلامك فقال إني أكره أن أقول عافاك الله فيقول لي الملك لا عافاك الله قال وسمعت أبا إسحاق الفزاري يقول دخلت على هارون فما دعوت له بدعوة حتى فارقته قلت ما قلت له أصلحك الله قال لا قلت لأبي عبد الله يقول رجل لمثل سوار القاضي أصلحك الله قال فأي شيء عليه أن يصلحه الله وعن جابر قال دخلت على الحجاج فلم أسلم عليه وعن أيوب قال دخل ابن سيرين على ابن هبيرة فلم يسلم عليه وعن عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه وعن عبد الرزاق قال قال الثوري دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه بالإمرة قلت السلام عليكم قال فتبسم وقال ارفع حاجتك وقال سفيان دخلت عليه يعني الخليفة فلم أسلم عليه فقال لي ارفع إلينا حوائجك قال فقلت له ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله قال دخل سفيان على المهدي فلم يسلم عليه فقال له يا أبا عبد الله الزمنا فوالله لاسيرن بسيره العمرين فقال أما وهؤلاء جلساء فلا فقال له أبو عبيد الله لا تفعل يا أبا عبد الله فإن كتبك تأتينا فننفذها فقال ما كتبت إليك كتابا قط وعن عبد الرحمن بن مهدي قال جاء كتاب المهدي إلى سفيان فأراد أن يكتب ويبدأ بنفسه فقال له أصحابه لا تفعل نحن نكتب قال فكتبنا كتابا قال ودخل على المهدي في القصر الذي بين مكة ومناء فلم يسلم بالإمره فذكر كلمة فقال سفيان إن عمر أنفق في حجته ستة عشر دينارا فاتق الله قال لا يدعني هؤلاء قال فقال له اهرب قال فقال المهدي لأبي عبيد الله أليس تكاتبه فقال سفيان ما كتبت إلى هذا قط ولا كتب إلي وسمعت غياث بن جعفر مستمل بن عيينة يقول أقدم وكيع للقضاء فلم يسلم بالخلافة فقال عيني هذه فيها ماء وأشار بإصبعه إلى العين الأخرى وقال هذه لا أبصر بها يعني إصبعه وكان عليه إزار فصطاطي يسوى ثلاثة دراهم وعن سفيان الثوري قال لما أدخلت على المهدي رأيت رجلا قائما على رأسه بالعمود آدم شديد الادمه فقال ألم أخبرك يا أمير المؤمنين أنه لا يستحل أن يسلم عليك بالامره قال فقال رجل كان قائما عند رجله إلى الشقرة إن الشيخ دهش قال سفيان فسألت لما خرجت من القائم على رأسه بالعمود قالوا معاذ بن مسلم وسألت عن القائم عند رجليه الأشقر فقالوا أبو عبيد الله الوزير وعن شعيب بن حرب قال كان هؤلاء إذا بلغهم عن رجل أنه تكلم فيهم بعثوا إليه حرسيا إلى منزله ولقد بلغهم عن رجل بالبصرة فأرسلوا إليه حرسيا فأدخل عليه يعني على هارون وعمر بن بزيع على رأسه أو قال عند السترة فجعل يقول للرجل تتكلم فينا وتقول كذا أو يبلغنا عنك كذا قال فقال له الرجل امضي لما تريد أو افرغ ما تريد فوالله لو أعلم أني أخاف أحدا غير الله لما كلمتك فقال أخرجه فقد ملأ قلبي رعبا وعن ابن أخ للحسين بن معاذ قال كنت مع عمي بمكة فدخلنا على سفيان الثوري ووضع عمي لباسه الذي كان يلبسه ولبس له لباسا آخر فسلم عليه فنظر إليه سفيان فنكس ولم يرد عليه السلام فقال سلام بسلام قال فبقينا مليا قياما لا يرد علينا ولا ينظر إلينا ولا يأمرنا بالجلوس قال فقال عمي سبحان الله يا ابا عبد الله الله عز وجل يقول في كتابه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فقال سفيان سلام بسلام وسكت قال فقومت كل شيء كان عليه من رداء وإزار ونعل سبعة دراهم أو خمسة دراهم قال فلما رجعنا قلت لعمي ما أدخلك على هذا قال اسكت هذا رجل زهد في الدنيا فهان عليه أهلها وعن الفضل بن دكين قال كان هنا رجل من بني عمرو بن مرة فظلمه صاحب البريد في شيء فشك الرجل ذلك إلى سفيان قال فقال له سفيان إذا جاء فآذني حتى أكلمه قال فدخل المسجد الجامع قال وجاء الرجل فقال له إن أبا عبد الله في المسجد ينتظرك فدخل المسجد فقال له سفيان رد على هذا حقه ولا تظلمه قال فقال الرجل لولا أن يقول الناس إن سفيان سألني حاجة فلم أقضها لردتك حتى تطلبها من وجهها قال فترك الرجل ورد عليه مظلمته وسمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول وذكر العمري فقال كان شديدا عليهم وسمعت ابا المتئد بن خال بن عيينة يقول قدم العمري إلها هنا ليدخل إلى بغداد يعظ الخليفة أو قال هارون فكتب إلى والي الكوفة ألا تدعه يدخل علينا ولا تدعه يخرج إلى البر فلما سمع سفيان تمنى أن يتخلص فرجع وعن المسيب ابن واضح قال سمعت أبا عبد الرحمن العمري يقول وهو يشير بيده إلى هارون قال وهارون في الغرف لله در ذوي العقول والحرص في طلب الفضول سل أبو أكسية الأرامل واليتامى والكهول والجامعين المكثرين من الخيانة والغلول وضعوا عقولهم من الدنيا بمدرجة السيول ولهوا بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول وتتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول وقدم هارون المدينة فصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقام إليه العمري فقال لا تكذب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي قدامة السرخسي قال قام العمري إلى الخليفة فقال فعلت وفعلت قال فقال له ماذا تسأل أو ماذا تريد قال فقال له تعمل بكذا تعمل بكذا قال فقال هارون نعم يا عم نعم يا عم وعن شعيب قال كان سفيان وسليمان الخواص بمناء فقدم سفيان سليمان ووقفه وقائما فخرج إليه سليمان فقال قد كلمته ووعظته وفرض كان في أعناقنا اديناه مع أنه لا يقبل ثم سألني عن مسألة فأجبته فقال سفيان ما صنعت شيئا فدخل سفيان فأمره ووعظه فقال ها هنا فقال لا لا أطأ ما لا تملكه فقال يا غلام ادرج درج فدرج البساط ثم دنا فكلمه ووعظه فقال ما تقول في مسألة كذا وكذا قال ما تقول فيما أنفقت من أموال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إذنهم في سفرك هذا وعمر بن الخطاب أنفق ستة عشر دينار هو ومن معه وقال ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت المال قال فقال له أبو عبيد الله أو غيره تكلم أمير المؤمنين بهذا فقال إنما أهلك فلانا فلان فرعون هامان أو هامان فرعون وأهلك فلانا فلان قال فلما مضى قال يا أمير المؤمنين يكلمك بهذا فقال اسكت فوالله ما بقي من يستحيا منه غيره وعن الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول أخذت فادخلت على ابن أبي جعفر بمكة وعنده رجل فقلت له اتق الله فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج فأنفق في بداته ورجعته ستة عشر دينارا وأنت لم تبلغ ذلك أي أنت لم تبلغ الخلافة وقد أنفقت في بيوت أموال المسلمين على هؤلاء يعني عسكره وإنما تحطم دينك حطما قال لي يا أبا عبد الله ما استتبعت منهم واحدا وإنما اتبعتم أمير المؤمنين وما لي من الأمر شيء قال قلت لئن لم يكن إليك من الأمر شيء فالذن بيتك فهو خير لك فغضب وقال ما تريد يا سفيان إلا أن نكون في مثل عباءتك قال وعلى سفيان عباء غليظ فقلت وإن لم يكن في مثل عبائي فدون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه قال وعارضني الرجل الذي كان عنده لا أعرفه فظننت أنه يدرأ عني غضبه فقال يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا من أمر الحج فلم أجبه فقلت من أنت من أنت فقال ابن أبي جعفر يا أبا عبد الله هذا أبو عبيد الله فقال لي أبو عبيد الله يا أبا عبد الله أما إنه قد جاءني منك كتاب فأنفذته قلت انا ما كتبت إليك كتابا قط قال ابو عبد الملك سمعت غير الفريابي يذكر أنه اعتل بالبول ليخرج فقال ابن اخي ابي جعفر وتعود وترك قميصا وترك نعليه ثم انفتل فاخذ نعليه ثم خرج فلم يرجع فاستبطاه فقال ما أراه رجع فقال أبو عبيد الله بلا قد رجع إنما ترك نعليه عمدا وعن وكيع قال حبس الثوري في بيعة فابى ان يحلف وسمعت أبا عبد الله يقول دخل سفيان عليه يعني المهدي فاعتل بالبول فخرج وعن الفريابي قال قال سفيان للمهدي كم أنفقت في حجتك قال لا أدري قال لكن عمر أنفق ستة عشر دينارا وكان يستظل بفياف الشجر وأراه قال قد أتعبت الناس ما هذه السرادقات وهذه المضارب فقال أنت يا سفيان تريد أن يكون الناس في مثلك سائك أو عباءتك فقال سفيان كن فوق ما أنا فيه ودون ما أنت فيه وعن سفيان قال دخلت على ابن أبي جعفر فلم أسلم عليه فقال أبو عبيد الله إن كتبك تأتينا فننفذها فقلت ما كتبت إليك سوداء في بيضاء فأي شيء دخل عليك وعن عبد الرحمن بن مصعب قال سمعت سفيان بن سعيد يقول لو كنت لا أعلم كان أقل لحزني وقال الأوزاعي دخلت على أبي جعفر قال فكلمته بكلام غليظ فقال لي ويلك ويلك ويلك وقال الاوزاعي دخلت على عبد الله بن علي واصحاب الخشب وقوف فاجلست على كرسي فقال لي ما تقول في دماء بني اميه قال اخذت احدث في حديث فقال لي ارجع ويلك ما تقول في دمائهم قال قلت لا تحل لك قال ولم ويلك قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمه وأمره أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى فقال لي ويلك أوليست الخلافة لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عليها علي بصفين قال فقلت لو كانت الخلافة لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رضي علي عليه السلام بالحكمين قال فقال لي أخرج ويلك فما ظننت أني أحمل إلا ميتا وقال الفضيل من أعز أمر الله أعزه الله بلا عشيرة وسمعت جعفر الخزاز يقول قلت لبعض الهاشميين وهو سلطاني شرفك يحتاج إلى تقوى وصاحب التقوى لا يحتاج إلى شرف فقال لي صدقت قلت لأبي عبد الله إن عبادا قال لسفيان ذكرتك لأبي جعفر فقال سفيان لما أردت أن تذكرني له قال أبو عبد الله قد أحسن ولما أراد أن يذكره له وعن الفريابي قال شهدت عباد بن أبي كثير يحدث سفيان قال دخلت على أبي جعفر فقلت له تولي على المسلمين مثل أبي عبيد الله وفلان لو قلت لنا لأتيناك بسفيان وكتبنا إلى الأوزاعي حتى يجيئك لا نسألك رزقا قال فقال إذا قدمت البصرة فقل لي قال فقال له سفيان تذكرني بين يدي مثل أبي جعفر قال فقال ما أردت إلا الخير فرأيت دموع عباد على خديه وهو يقول ما أردت إلا الخير وقال الثوري دخلت على ابن أبي جعفر ولم أسلم عليه بالعمرة قال قلت السلام عليكم قال فتبسم وقال ارفع حاجتك قال قلت ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله وليكن منك في ذلك عبر قال كيف أصنع قال قلت تقعد في بيتك وتوليها غيرك قال لا أستطيع وقال ارفع حاجتك قال قلت أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان على بابك قد حبسوا لمظالمهم فاتق الله وانظر في أمورهم قال ثم قعدت وظننت أنه لا يكره أن أقوم قال ثم قمت فاتبعني أبو عبيد الله فقال ارفع إلى أمير المؤمنين حاجتك قلت ما لي إليه حاجة قد أخبرته بحاجتي وسمعت أبا عبد الله يقول لو دخلت عليه يعني الخليفة ما ابتدأته إلا بأبناء المهاجرين والأنصار وقال سفيان نحن اليوم على الطريق فإذا رأيتمونا قد أخذنا يمينا وشمالا فلا تقتدوا بنا وقيل لأبي عبد الله فقول الثوري إذا رأيتمونا قد أخذنا يمينا وشمالا فلا تقتدوا بنا أي شيء معنا هذا قال إنما يريد أمر السلطان قال وروينا عن شعيب بن حرب أنه قال إني لا أحسب أن سفيان حجة من الله على خلقه يوم القيامة يقال لهم لم تدركوا نبيكم أليس قد أدركتم سفيان الثوري وعن رجل من أهل واسط قال رأيت يوسف عليه السلام في النوم فقلت له يا نبي الله ما فعل سفيان الثوري قال ذاك معنا معاشر الأنبياء وعن أبي معاوية قال رأيت الثوري في النوم وهو في بستان وهو يقول أو يقرأ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وعن أبي حازم قال قدم سليمان بن عبد الملك المدينة ومعه الزهري قال أبو حازم فبعث إلي قال فقال سليمان يا أبا حازم كيف النجاة مما نحن فيه قال يسير هين تأخذ المال من حله وتضعه في حقه قال فقال الزهري انه لجاري منذ كذا وكذا ما علمت أن عنده شيئا من هذا فقال له أبو حازم لو كنت من الأغنياء لعرفتني فقال له سليمان تكلم يا ابا حازم قال تركت الناس ببابك فإن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشر وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير قال فقال له ارفعك إلينا حوائجك. قال: قد رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه. مما أعطاني منها قبلت وما عني منها رضيت. وعن عمر بن طلحه القناد قال مر سليمان بن عبد الملك على المدينة يريد مكة فقال هل بالمدينة أحد قد أدرك عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أبو حازم فأرسل إليه فدعاه فلما دخل عليه قال له يا ابا حازم ما هذا الجفاء قال له أبو حازم يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني قال يا أمير المؤمنين أعيدك بالله أن تقول ما لم يكن والله ما عرفتني قبل ولا أنا رأيتك فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأت أنا فقال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب وعن الثوري قال دخلت على أبي جعفر وعنده الحسن بن زيد وهو أميره على المدينة فقال له أبو جعفر يا أبا الحارف ما تقول في الحسن بن زيد قلت يصيب ويخطئ قال دع هذا عنك فإن الأنبياء تصيب وتخطئ هل يتعمد قلت نعم فوقع الحسن بن زيد في أمر عظيم فأشلى بينهما ليستريح فقال يا أمير المؤمنين إن أبا الحارث عافاه الله لو سأله أمير المؤمنين عن نفسه لقال له فقال له أبو جعفر ما تقول في أمير المؤمنين قال يعفيني أمير المؤمنين قال قل قال يعفيني أمير المؤمنين قال فإني لا أعفيك قال قلت اللهم قد رأينا جورا وظلما قال فغضب ثم أقبل علي فقال وما يدريك أعرابي بوال على ساقيه تقولون اشتريت جارية بكذا واشتريت غلاما بكذا وتنسون أمثال الجبال من حسناتنا الثغور والسبيل والمساجد أو كما شاء الله أن يقول إنما تريد أن تقول قد فعلت لأمير المؤمنين وقال لي أمير المؤمنين قال قلت يا أمير المؤمنين خطري في نفسي أكثر من هذا قال وأقيمت صلاة العصر فصلى فلما سلم تناولت نعلي فقال لي الربيع كما أنت قال فقلت قد أسمعت أمير المؤمنين فأردت أن أتفل في وجهه قال أبو جعفر كف عنه يا ابن الفاعلة ألا إنه لم يكن سبحان الله ما أردت أن تبلغ به هذا وعن ابن أبي فديك قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث سفيان الثوري قال قلت لأبي جعفر أنا خير لك من ابنك المهدي فقال له سفيان سبحان الله وبما حل لك أن تقول المهدي فقال ابن أبي ذئب سبحان الله كلنا مهدي هداه الله وعن جعفر قال دخل يعني ميمون مع عبد الله بن عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عامر في مرضه الذي مات فيه فشكى إلى القوم ما كان فيه فقالوا لقد وصلت الرحم وبنيت المنارات واتخذت المصانع وحفرت الآبار وحملت بن السبيل وذيت وذيت وعين عبد الله بن عامر إلى ابن عمر أي شيء يقول فقال ابن عمر إذا طابت المكسبه زكت النفقة وستر فترى قال جعفر وحدثني ميمون قال لما صرنا بالباب أو خرجنا قال ابن عمر والله لئن كان ليس لكم تبعة فيما أخذتم وأجرتم فيما أنفقتم لقد سبقتم الناس سبقا بعيدا وعن رجاء ابن حيوه أنه نظر إلى طاووس في المسجد فانصرف إلى سليمان بن عبد الملك وسليمان يومئذ ولي عهد فقال رجاء لسليمان رايت طاووس في المسجد فهل لك أن ترسل إليه؟ فأرسل إليه سليمان فلما أتاه قال رجاء لسليمان لا تسله عن شيء. حتى يكون هو الذي يبتدئ فلما قعد طاووس مكث طويلا ثم قال له ما أول ما خلق الله عز وجل فقلنا لا ندري قال أول ما خلق الله القلم قال تعلمون آخر من يموت قلنا لا قال آخر من يموت الموت ثم قال هل تعلمون أبغض خلق الله قال قلنا لا قال إن أبغض خلق الله إليه عبد أعطاه الله سلطانا فعمل لمعصيته ثم قام فارتفع قال فرأيت سليمان يحك رأسه بيده حتى خشيت أن تجرح أظفاره رأسه وقال لما دخل سفيان الثوري على الخليفة أبي جعفر فسأله أن يحدثه فحدثه بحديثين أحدهما من حديث بني إسرائيل والآخر من حديث البحر قال فلما خرج من عنده قال الخليفة لأصحابه أتدرون لما حدثنا بهذين الحديثين قال فقالوا لا ندري قال فقال إنه جاء في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عن البحر ولا حرج فاحب ان يحدثنا بحديثين لا يحرج فيهما وعن صالح المري قال دخلت على المهدي فقلت احمل لله ما اكلمك به فان اولى الناس بكلامه احملهم لغلظه النصيحه في امر الله وجدير من له قرابه برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرث اخلاقه ويأتم بهديه وقد ورثك الله من فهم العلم واناره الحجة ميراثا قطع به عذرك فمهما أوعيت من حجه أو ركبت من شبهة لم يصح لك به ما برهان من الله حل بك من سخط الله وعقابه بقدر ما تجاهلت من الحق أو أقدمت فيه من شبهة الباطل وبقدر ما تقلت مما عمدت السلامة من تقلده واعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خصم من خالفه في أمته يبتز أحكامها ومن كان محمد صلى الله عليه وسلم خصمه كان الله له خصمة فاعدد لمخاصمة الله ومخاصمه رسوله حججا تضمن لك النجاه أو استسلم للهلكه وإياك وخدع الشهوات فإن أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة فريع هوا يدعيه إلى الله عز وجل قربه وإن أثبت الناس قدما يوم القيامة آخذهم في أمر الله باليقين فمثلك لا يكابر بتجريب المعصية ولكن تمثل له الإساءة إحسانا ويشهد له عليها خونة العلماء وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نضراءك فأحسن حمل نصيحة فإني قد أحسنت إليك الأداء ولا قوة إلا بالله قال فبكى وبكى من حوله وعن أبي يعقوب الكوفي قال دخل محمد بن طلحة بن مصرف على المهدي قال وأنا شاهد يرفع في مظلمة له فأقاموه في الدار قال وكانت السماء تجيء بمطر خفيف قال وكان محلول الإزار وكساؤه كذا مائل على شقه قال فناداه محمد بن طلحة وقال للمهدي أو في الحق هذا؟ أن تكون في الكن ونحن في المطر قال فضحك المهدي قال فقال أبو عبيد الله يا أمير المؤمنين أما تعرف من هذا هذا محمد بن طلحة بن مصرف قال فقال له المهدي ادخل يا عم ادخل قال فدخل فلما جاوز الباب وصار في البيت جلس مكانه قال فجعل المهدي يقول ارتفع إلينا ها هنا يا عم انا لم نثبتك قال فقال مكاني صالح لست أريد الكرامة بالمعرفة قال وكان قد أخذ له طعام فقال له المهدي إن طعامك أخذ والطعام رخيص والطعام اليوم قد ارتفع قال ما أنت من غلائه ومن رخصه أعطني طعاما مثل طعامي قال وجعل المهدي يضحك إذ جاء منه مثل هذا فلما فرغ قال له المهدي ألا تعيننا على أخيك قال أي إخواني قال سفيان بن سعيد قال فيصنع ماذا قال نبعث إليه فيكون قريبا منا نستشيره في الأمر ونقبل ما يشير علينا قال إذن تكون له الحجة علي قال المهدي كيف تكون له الحجة عليك قال أرأيت لو قال إن عملوا بما علموا فجاءهم ما لا يعلمون فاحتاجوا إلي فيه ماذا كنت قائلا له قال فقال فأشر علي أنت فجعل يشير عليه افعل كذا وتفعل كذا قال فعرفت منه فضلا قال ثم قال أو غير هذا قالت تنادي في الناس الصلاة جامعة فإذا اجتمعوا أخذت بيدك فصعدنا المنبر فسألت الناس أن يسوغوا كما أغلقت عليه بابك ثم تستقبل الغد وفيما وراء ذلك قال فسكت الآخر عنه فما زاده في الكلام وكان آخر ما كلمه بعد قال إسحاق فخرج ويده في يدي فقلت له يا أبا عبد الله أي شيء قلت له رأيت لو فعل أي شيء كان ينفق على عياله قال تقول لي أي شيء ينفق على عياله يبيع قمشة وينفق على عياله وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال أتي أبو بكر رضي الله عنه بسيوف ثلاثة من اليمن أحدها محلى فسأله السيف ابنه عبد الله بن أبي بكر قال فبسط أبو بكر يده إليه ليعطيه إياه فقال له عمر بن الخطاب بل إياي فاعطه فقال أبو بكر أنت أحق به قال فانصرف به عمر إلى منزله فنزع حليته فجعلها في ضبيه وراح به وبالضبية إلى أبي بكر وقال استعن بها على بعض ما يعروك فدفع النصل إلى عبد الله بن أبي بكر ثم قال أما والله ما دعاني إلى ما فعلت النفاسة عليك يا أبا بكر ولكن النظر لك قال فبكى أبو بكر وقال ارحمك الله ارحمك الله وسمعت فتح ابن أبي الفتح العابد يقول كنا على باب يزيد ابن هارون، فسمعت ابن أبي خدويه يعني سهلا يقول: عرفت النقص في القراء. أني دخلت لهؤلاء القوم في شيء فلم ينفض عني أحد وعن أبي وائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث بشر بن عاصم على الصدقات فذكر الحديث وقال يا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث من ولي للمسلمين سلطانا أوقف يوم القيامة على جسر جهنم يتزلزل به الجسر فإن كان محسنا نجاع وإن كان مسيئا خرق به الجسر فيهوي في قعرها فانصرف عنه عمر كئيبا حزينا فلقيه أبو ذر فقال يا عمر ما لي أراك كئيبا حزينا قال وما يمنعني وقد سمعت بشر عاصم يحدث بكذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال ولي للمسلمين سلطانا إلا أوقف يوم القيامة على جسر جهنم فتزلزل به الجسر حتى يزول كل مفصل عن حقه فإن كان محسنا نجا وإن كان مسيئا خرق به الجسر فيهوي في قعرها سبعين خريفا سوداء مظلمة ليس لها نور فأي الحديثين أوجع لقلبك يا عمر قال كل قد حزنني فمن يأخذها بما فيها وعن الضحاك ابن حمزة قال استعمل عمر بن الخطاب عليه السلام رجلا على الصدقات فرآه بعد أيام مقيما لم يخرج فقال له عمر ما يمنعك من الخروج قال أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله فقال الرجل لا قال له عمر ولمذاك قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي شيئا من أمر الناس أقيم يوم القيامة على جسر في النار ينتفض به ذلك الجسر حتى يزول كل عضو منه من موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان محسنا نجى بإحسانه وإن كان مسيئا خرق به ذلك الجسر فأهوي في النار أربعين خريفا فقال له عمر من سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر وسلمان فأرسل إليهما فسألهما فقال نعم قد سمعناه فقال عمر فمن يتولاها بما فيها وعن الحسن قال دخل زياد على معقل بن يسار وهو مريض فحدثه وسأله ولا طفه فبيضه إنا هو كذلك إذ قال معقل ابن يسار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال ولي من أمر المسلمين شيئا فلم يحطهم من ورائهم بالنصيحة إلا أكبه الله على وجهه في جهنم يوم يجمع الله الأولين والآخرين وعن قيس قال أتى بلال عمر حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد فقال يا عمر قالها أنا عمر قال إنك بينها هؤلاء وبين الله ليس بينك وبين الله أحد. انظر عن يمينك وعن شمالك. انظر بين يديك وخلفك إن هؤلاء الذين حولك ما يأكلون إلا لحوم الطير فقال عمر صدقت لا أقوم حتى تكلف لكل رجل من المسلمين مدين من طعام وحظهما من الخل والزيت فقالوا نعم يا أمير المؤمنين قد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير وهو المناء وكان أبو الزبير يحدث أن سعيد بن عامر بن حبيم الجمحي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني موصيك بكلمات فعهن واقبلهن واعمل بهن قال ما هن يا سعيد قال اخشى الله في الناس ولا تخش الناس في الله وأحب لأهل الإسلام ما تحب لنفسك وأهل بيتك واقم وجهك وقضاءك أمر ما الله من قريب المسلمين وبعيدهم والزم الأمر ذل محجتي يعنك الله على ما أمرك ويكفك ما أهمك ولا تقضين في أمر بقضائين فيختلف عليك أمرك وتنزع عن الحق ولا يختلف قولك وفعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل وخض الغمرات إلى الحق حيث علمته ولا تخف الله لوم لائم قال عمر ومن يستطيع هذا يا سعيد قال يستطيعه من قضى الله في عنقه ما قضى الله في عنقك وإنما منك أن تأمر فتطاع وعن أبي إدريس الخولاني قال دخل معاوية على أبي مسلم الخولاني يعوده فلم يعرف فقال يا أبا مسلم أما تعرفني أتجهلني سل يا أبا مسلم أمير المؤمنين قال فقال له اعلم أنك لو وليت أمر الأمة فعدلت إلا على قبيلة هي أذلها وأحقرها ما لحيفك بعدلك فاستقم كما أمرت وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه فذاك الذي حملني أن دخلت إلى فلان فملأت أذونه وعن يحيى بن إبراهيم الطائفي صديق ابن المبارك قال لما خالط ميمون السلطان أو قال داخلهم كتب إليه صديق له أما بعد إن الذي أوجب حقك ما اصبحت له تاركا وعنه راغبا وكنت لذلك منا كذلك فلما قرعت صفاتك وبليت حفيظتك لم تجد لذلك عزما واستبدلت به عوضا غير ما تركت فلم نر أن يضيع حقك ولا تقطع حرمتك دون الاعذار إليك والاحتجاج عليك بتبصيرك عيب ما جهلت وتعريفك قبح ما اوقعت فيه نفسك رجاء استنقاذك وحفظا لما مضى من حالك فإن تقبل وتبصر فتوبة مقبولة وذنب مغفور إن شاء الله وإن تقم فيصرفنا الله عنك ولا بك عنه فقد رأيت الشيطان قد زين لك سوء عملك ومناك المخرج من ذنبك حتى كان عذرك في نفسك أن قلت أعف فلا أرزأ شيئا ففي ذلك سلامة وسأصف لك من أدى الأمانة إلى الخونة أن تعلم أن ذنبهم ليس بأكثر ذنبا ولا أعظم جرما من من أدى الأمانة إليهم وذلك أنك تبدأ فتجي فتعدى على أهل عهد الله بتحميلك إياهم فوق طاقتهم وأخذك منهم ما ليس عليهم فتكون مظاهرا على معاص الله ناقضا لعهد الله خافرا لذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت لا أجبي فأخزن فمن أين رأيت أنك سليم بالأمانة على حفظ ما جمع من غير حله واستوفر به للإنفاق في غير حقه فإن قلت لا أجبي ولا أخزن فعلى ما تضاهي من تزينه بشينك وتستره بهدك سترك وتصلح دنياه بفساد دينك فلست في ذلك أبين خسارا في العاجل وأعظم جرما في الآجل فاتق الله من أن توقع نفسك فيما لا تستطيع أن تخلصها منه ولا قوة إلا بالله وعن عبد الله بن صالح بن مسلم قال كان سوار بن عبد الله وصاحب له يطلبان العلم فلحق صاحبه ببعض الثغور وولي سوار بن عبد الله القضاء فكتب سوار إلى صاحبه يعتذر إليه مما دخل فيه وذكر شدة الزمان وكثرة العيال وجفوة السلطان فكتب إليه صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا سوار فعليك بتقوى الله فإن التقوى عوض من كل فائت من الدنيا وليس في شيء من الدنيا عوض عن التقوى فإن التقوى عقدة كل عاقل مبصر بها يستنير وإليها يستريح ولم يظفر أحد بمثل ما ظفر به اولياء الله الذين شربوا بكأس حبه فكانت قرة أعينهم ومدة أملهم وذلك أنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب ورابوها رياضة الأصحاء الصادقين وطلقوها عن الشهوات فألزموها القوت المعلق وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برهة من الزمان حتى انقادت وأذعنت لهم عن فبول الحطام فلما ضعن فبول الدنيا عن قلوبهم وزايلتها أهواؤهم صارت الآخرة قرة أعينهم ومدة أملهم أثبت الله في قلوبهم ينابيع الحكمة وستطعت به النور المعالم الذين يشعبون الصدع ويلمون فيه الشعث فلم يزالوا كذلك حتى أتاهم من الله موعود صادق اختص به به والعاملين له دون من سواهم فإن سرك يا سوار أن تستمع صفة الأصحاء الصادقين فصفه هؤلاء فاستمع ووسائلهم الطيبة فاتبع وإياك وبنيات الطريق شدة الزمان وكثرة العيال وجفوة السلطان والسلام وسمعت أبا عبد الله ذكر حفص بن غياث فقال كان من العقلاء مع ما بلي به من القضاء وذكر أن حفصا كان صديقا لوكيع وكان يرشد إليه فلما ولي القضاء جانبه ولم يرشد إليه وقال عثام لقد خفت الله في حبي لحفص فلما ولي القضاء لم أدع له دعوة وعن عبد الله بن مسعود يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حاكم حكم إلا جيء به يوم القيامة وملك اخذ بقفاه حتى يوقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال الله له ألقه ألقاه في مهوى أربعين خريفا وعن عمران بن حطان قال دخلت على عائشة فذكرنا عندها أمر القضاة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة ما يتمنى أن يكون كان معلقا بالثريا وأنه لم يقض بين في تمره أو تمرتين شك أبو أحمد وعن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ليأتين على أحدهم يوم يعني يوم القيامة ما ود أنه معلق بالنجم متذبذب وأنه لم يتأمر على اثنين أبدا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلو عملا وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القاضي ليزل في مزلقة أبعدا من عدن أبين في جهنم وعن عبد الله بن موهى أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقضي بين الناس قال أو يعافيني أمير المؤمنين قال فإني أعزم عليك قال لا تعجل علي هل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله عاذ معاذا قال نعم قال فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال فما تكره من ذلك فقد كان أبوك يقضي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما أرجو منه بعد ذلك وكان الفضيل يقول لا تغبط القضاة وارحموا الرعاة ومن ولي القضاء فقد ذبح بلا سكين وينبغي للقاضي اذا بلي بالقضاء أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء فإن له موقفا بين يدي الله عز وجل غدا وعن ابن شبرمة قال لا يتقدم رجل على القضاء حتى يجترئ على السيف وعن أبي حسين قال كنت عند الشعبي إذ جاءه خصمان قال فقال لي قل فيهما قال فقلت ما أنا بقائل فيهما قال فقضى بينهما ثم قال ما أدري أصبت أم أخطأت ولكني لم ال ثم قال ثم لعن أرغب الناس في هذا المجلس قال حسبت لعل ما يخبره وسمعت أبا حامد الخراساني يقول نزل شقيق في بعض هذه المدن التي في طريق خراسان فإذا قاضيها قد أتاه فقال له شقيق تقرأ القرآن قال نعم قال فقرأ تبارك فقرأ حتى بلغ أيكم أحسن عملا فتلبب به شقيق ثم قال له أيكم أحسن مركبا أو أيكم أحسن ثوبا أو أيكم أحسن وجها أو أيكم أحسن دارا قال فقال القاضي لشقيق إني أعاهد الله أو قال أعطيت الله عهدا إن دخلت في عمل حتى ألقى الله عز وجل وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق قال طلب داود بن علي خلاد بن عبد الرحمن يستعمله على اليمن فذهب عقله قال أبو عبد الله وكان من الأبناء وعن محرز بن يسار اليشكري قال قدم أبو عون مصر وقتل بها من قتل واستولى على البلد وأرسل إلى حي بن شريح نئتني قال فجاء فدخل عليه قال فقال انا معشر الملوك لا نعصى فمن عصانا قتلناه قد وليتك القضاء قال أؤامر أهلي قال اذهب قال فجاء حيوه بن شريح إلى اهله فغسل راسه ولحيته ونال شيئا من طيب ولبس انظف ما قدر عليه من الثياب قال ثم جاء فدخل عليه قال فقال من جعل السحرة اولى بما قالوا منا فاقض ما انت قاض فلست اتولى لك شيئا قال فأذن له فرجع وقال ابن المبارك وذكر رجلا دخل في القضاء فقال ابن المبارك حسبه يكشف عن أمره وقال أبو الشعثاء. كتب الحكم ابن أيوب نفرا من أهل البصرة للقضاء كنت أنا أحدهم فلو بليت بشيء منه لارتحلت راحلتي ثم ذهبت في الأرض وعن سعيد بن جبير ألم تكن أرض الله واسعة قال الهرب وسمعت عباس العنبري يقول قال لي بشر بن الحارث قد فعل سفيان أمرا صار فيه قدوة هربه من السلطان وقيل لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن سفيان لم يكن يأمرهم فقال الله أكبر أي أمر أشد من الفرار وسمعت بعض المشيخة يقول سمعت أبا المنذر إسماعيل يقول كنت أنا وعبد الله بن عثمان صاحب شعبة قدمنا على سفيان الثوري وكان قد ولي شريك القضاء فسمعنا سفيان يقول رحم الله منصورا قد رأيت منصورا ودخلت عليه السجن ثم يسكت ثم يقول قد رأيت منصورا ودخلت عليه السجن وإنما عرض بشريك يقول كان ينبغي أن يصبر حتى يحبس وعن الحسن مولى ابن المبارك قال حبس الفضل بن يحيى وهو والي خراسان خالد بن صبيح حين أراده على قضاء خراسان فامتنع وكان أعلم أهل خراسان بقول أبي يوسف وأحفظهم له فحبسه الفضل في السجن قال الحسن فكنت جالسا مع ابن المبارك إذ دخل علينا أبو يحيى أكثم بن محمد فقال له ابن المبارك من أين جئت يا أبا يحيى؟ قال من السجن دخلت على خالد بن صبيح قال فكيف رأيته قال رأيت رجلا لو قرض بالمقاريض ما قبل القضاء وذلك أني سمعته يقول هبني أعلم الناس بهذا الكلام كيف لي باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريني ما الحق منه حتى أخذ مال هذا وأدفعه إلى هذا ولا أدري أحق أم لا فتهلل وجه ابن المبارك وسرعه ما سمع وقال جزاك الله ابا الهيثم خيرا وعن الحسن قال قيل لابن المبارك إنه قد سمي للوالي قوم يستشيرهم في قاض ينصبه بمرو وذكروا النضر بن محمد وخالد بن صبيح وابن المبارك وناسا من مشايخ اهل مرو فغضب ابن المبارك وقال تراهم طمعوا في أن اشير عليهم باحد لو ذكروا ليلفضيل ابن عياظ ما أشرت به وعن يحيى بن قال لقيت سفيان فقلت له أين تريد قال حماد بن موسى قلت أنا آتيك به فدخل المسجد ومضيت إلى حماد فقلت سفيان يدعوك فجاء معي فقال له سفيان تحضر ونغيب ونذكر فإن ذكرت فقل مصاب يعني مصاب بمصيبة وعن عبد الوهاب قال لما جئ وكيع قال سمعوه وهو يريد الدخول على هارون يقول تراهم يكرهوننا تراهم يضربوننا ان ضربونا صبرنا وعن معمر قال لما عزلوه يعني ابن شبرمه شيعته فلما افردني واياه المسير ولم يكن معنا احد نظر الي فقال يا ابا عروه احمد الله اليك اما اني لم استبدل بقميصي هذا قميصا منذ دخلتها قال ثم سكت ساعه فقال يا ابا عروه انما اقول حلالا فأما الحرام فلا يسعى إليه وعن وكيع قال لما مات أبو يوسف القاضي بعث إلينا هارون قال فجئت أنا وابن إدريس وحفص فقعدنا في سفينة إلى بغداد فلما دخلنا على هارون كان بابن إدريس ارتعاش قال فازداد ابن إدريس على ما به فجعل ينفض يديه قال وإذا هارون قاعد على سرير ومعه تركي قريب الوجه عظيم البطن أو قال كبير البطن قال قلت لم يجد أحد يقعد معه إلا هذا التركي قال فتكلم هارون فلما رأى ما بابن إدريس قال ليس في ابن إدريس حيلة ليس ينتفع به قال ثم أقبل على حفص فأراد أن يصيره قاضي القضاء فأبى عليه حفص وجعل يراده ويكلمه وحفص يأبى قال فارادونا فأبينا عليه وجهدوا فأبينا فتكلم التركي وإذا هو من أفصح قريش لسانا ثم قال لو لا أمير المؤمنين عليكم مثل ابي السرايا وابي الرعد وحماد البربري وذكر غير واحد لقلتم إن أمير المؤمنين ظالم ولا علينا من لا ينبغي وإذا دعاكم إلى أن يصيركم ابيتم عليه قال فلم يزل بحفص حتى قال له إن كان ولا بد فكن على الكوفة واقعد في بيتك قال وكيع وسألت عن التركي فقالوا ذاك عيسى بن جعفر وسمعت أبا عبد الله يقول أقدم وكيع إلها هنا فأريد على القضاء فاستعفى فأعفي وسمعت أبا عبد الله يقول لما قدم بابن إدريس إلىها هنا كان به ارتعاش فلما دخل على هارون جعل يزداد ارتعاشه فأعفي يعني عن القضاء وقال ابن المبارك بعث ابن هبيرة إلى القاسم بن الوليد فقال القاسم للرسول ما يريد الأمير مني قال يوليك قضاء الكوفة قال مكانك قال فدخل منزله فدعا بجارية له فقال خذي شعري جزيه ففعلت ثم لبس خلقان ثيابه فخرج فمشى معه فلما دخل على الأمير فنظر إليه وقد شوه خلقه قال فعل الله بمن أشار علينا بهذا وفعل اذهب فأخرجه فأرسل إلى آخر قال الحسن وذكر لي غير ابن المبارك أنه أرسل إلى ابن أبي ليلى فدعاه فقال للرسول ما يريد مني الأمير قال يوليك القضاء قال كانك فدخل فلبس أحسن كسوته وتعمم بعمامة حسنة وتزين ثم خرج معه فلما دخل على الأمير فنظر إليه قال فلان قال نعم قال مثل هذا فليشربه قد وليناك قضاء الكوفة قال فلم يزل القاضي. قال ابن المبارك اختار ذاك لدينه واختار هذا لدنيا وسمعت أبا عبد الله يقول جاء رجل إلى الحسن بن صالح فسأله عن شيء من فتي ابن أبي ليلى فأبا أن يجيبه لئلا يجيء به وذاك أن ابن أبي ليلى كان على القضاء وعن الحسن قال بلغني أن شريحا استقبله رجل على ظهر الطريق فقال يا أبا أمية كبرت سنك ورقد جلدك وارتشى أهلك قال أو كذلك؟ قال نعم قال لا تستقبلني أنت ولا غيرك بهذا الكلام أبدا قال فمضى حتى دخل على الحجاج فاستعفاه وشكى إليه ضعفه وكبر سنه فقال لست أعفيك حتى تشير علي برجل أصيره مكانك قال أفعل قال من؟ قال أبو بردة بن أبي موسى فاستقضاه وأعفاش شريحا فلقيه الشعبي بعد فقال ألا أشرت بي قال خير لك إذ لم أفعل وقال حسن بن زياد لما مات أبو يوسف القاضي قال الفضيل بن عياض فيكم الساعة أحد يغبطه وقال مكحول لان تقطع يدي أحب إلي من أن أكون قاضيا ولا أن تضرب عنقي أحب إلي من أن أكون على بيت المال قال يزيد سمعته منه منذ أكثر من أربعين سنه وقال موسى بن أبان ذاكرت يوسف بن أسباط بأمر الشيوخ حتى انتهيت إلى حفص فقال لي بد للمسلمين من قاض وسمعت الوليد بن شجاع يقول قيل لحفص لو تمنعت في القضاء فقال كرهت أن يعلم الله مني أني أتكلم بكلام أتزين به وكان مطرف يقول وأعود بك أن أقول من الحق شيئا أريد به غير وجهك وسمعت أبا عبد الله يقول كان حفص بن غياث على الشرقية فجاءه كتاب هارون يعني الخليفه وهو يقضي القضية والرسول واقف فلم يأخذ الكتاب حتى نفذت القضية ثم أخذ الكتاب وكان فيه لا تنظر فيها فقال قد نفذت القضية وعن الحسن قال كنت جالسا مع ابن المبارك بالكوفة فأتاه شيخ في هيئة وبزة وكسوة على برذون ورداء حسن فوقف على ابن المبارك وجعل يذاكره بحديث عثمان بن الأسود ساعة فظننت أنه قد كان سمعها من عثمان وكان بسن ابن المبارك أو أكبر منه ثم قال يا أبا عبد الرحمن الله يعلم حبي لك لما أنت عليه من حال ثم قال لو لم أحبك إلا لمجانبتك السلطان وبعدك منهم لأحببتك أو قال لوجب علي حبك فقال له ابن المبارك ما يسرني هذا البرذون وأراد أن يقطع عليه حديثه فقال له الرجل جئت به الساعة من عند صاحب مراكب أمير المؤمنين فأعطاني به ألفي درهم فلكس ابن المبارك رأسه وسكت فما زال ساكتا حتى مضى فقال لي ألا تعجب من هذا يزعم أنه يحبني لمجانبتي لهم ويزعم أنه جاء الساعة من عندهم وعن عبد الله بن المبارك قال كان قاض في بني إسرائيل فمات فجمع ملكهم خيار بني إسرائيل فقال اختاروا منكم مئة رجل فاختاروا منهم مئة رجل فقال للمئة اختاروا منكم عشرة فاختاروا منهم عشرة فقال للعشرة اختاروا منكم ثلاثة رجال قال فاختاروا منهم ثلاثة فقال للثلاثة اختاروا خيركم فاختاروا منهم رجلا فأرادوه على القضاء فأبى وامتنع فاوحي إليه لم تأبى أن تقضي بين بني إسرائيل فقال أخاف أن أجور في الحكم ولا أشعر فقيل له فانا نجعل لك على من تعرف به عدلك من جورك أو تد في منزلك تنا تناله يدك فإنك إذا حكمت بعدل نالته يدك وإذا حكمت بجور قصرت عنه يدك ففعل وجلس يقضي بين بني إسرائيل فإذا فرغ ورجع إلى منزله أتى فمد يده إليه فإذا نالته يده حمد الله تعالى قال ثم إنه دخل يوما فمد يده إلى الوتد فقصرت يده عنه فجلس في بيته مهموما لم يعرف من أين أتي فاوحي إليه إنما قصرت عنه يدك لأنه تقدم إليك خصمان فأحببت أن يتوجه القضاء على أحدهما دون الآخر فقال يا رب هذا شيء وقع في نفسي ولم افعله فكيف إذا عملته فترك القضاء وسمعت أبا عبد الله يقول كنت مع حسن بن الربيع وهو يريد الثغر فشيعته إلى باب الأنبار فجاءنا أبو الربيع النخاس فدفع إليه كتابا فإذا عنوانه من موسى بن داود قاضي طرسوس فوضع الحسن الكتاب على الأرض وتركه وعن المعلى بن عرفان أن رجلا اتى أبا وائل فقال إن ابن أخيك استعمل على السوق فقال لو جئتني بموته كان أحب إلي ما أحب أن يدخل بيتي شيء من لحمي ودمي في عملهم وعن عاصم قال لما ولي وائل القضاء قال ابو وائل يا بركة إن جاء وائل بشيء فلا تطعمني منه وعن سفيان قال إني أعرف رجلا لو نكس من السماء إلى الأرض وعلق بعرقوبيه أو قال برجله ما داخل السلطان في شيء قال فكنا نرى أنه يعني نفسه وعن أبي داود الحفري قال إذا أصبت قرصي شعير عند فطري فعلى ملك أبي جعفر العفاء وقالت امرأة محمد بن واسع لمحمد لو أتيت السلطان فكان يعرف لك شرفك فقال ما دمت ترينني أصبر على الخل والبقل فهذا شيء لا ترينه وقال محمد بن واسع لاكل القضب وسف التراب خير من الدنو من السلطان وسمعت أبا عبد الله يقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام طلائل وعن عمر رضي الله عنه قال لا يؤخذ على شيء من حكومة المسلمين أجر وكان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وان الله اعطاكم الصفقتين جميعا وعن ابي الرحال الانصاري قال شهدت الحسن واتي برزقه وهو على القضاء فابى ان ياخذه وقال ما كنا لناخذ على حكم الله اجرا وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان عمر بن عبد الرحمن بن خلده قاض كان عليهم او امير دعاه فقال اني اراك تفتي فاذا اتاك الرجل يستفتيك فابدا بنفسك فافتها وسمعت أبا عبد الله يقول إن قاضيا جمحيا كان بمكة وكان سفيان الثوري يطعن على القضاة فقال له الجمحي أن ترأيت هو ذا تقضي يعني هو ذا يفتي وسمعت أبا جعفر قال كتب معي بشر الحارث إلى الرفاعي الموصلي قال فقرأ الكتاب علي فإذا فيه إن الذي يراك في السر هو الذي يراك في العلانية وقد بلغني أنك دخلت على القاضي فإن أي إخوان لك نحن إذا كنت تدخل على القاضي قال وما كتب إليه حتى مات قال الرفاعي وإنما كان حبس ابني فقالوا لي أدخل على القاضي ليلى فانظر من حسدني حتى كتب إلى بشر بهذا وهنا ينتهي الجزء الأول من هذا الكتاب وعن معاوية بن عمر قال كان رجل يقال له قيس فهاجت بهم ريح فقال تخافون أن تغرقوا نحن شر من ذاك أن نغرق وكان موسى بن عبيدة الربذي مريضا وكان الحاج يمرون به يعودونه فقالوا لمعاذ بن مسلم لو دخلت عليه فعدته فقال اذهبوا بنا قال فدخل عليه معاذ فسلم فشم ريح الطيب منه قال فقال من هذا من أن عافاك الله قال أنا معاذ بن مسلم قال أنت فلا حياك الله ولا حيا من أدخلك علي قال قد أمرت لك بمئتي دينار قال فولى وجهه والله عني وكان معاذ بن مسلم يحدف أمير المؤمنين بهذا فيقول فوالله ما نظر إلي حتى خرجت عنه والله ما رأيت ذلا أذل من مقامي بين يديه يا أمير المؤمنين وقال الأوزاعي ليس شيء أبغض إلى الله عز وجل من عالم يزور عاملا وقال يوسف بن أسباط قال لي سفيان إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فعلم أنه مراء وقال يوسف قال سفيان إياك أن تخدع تقول أرد مظلمة أو أدفع عن مظلوم فإن ذلك خدعة إبليث اتخذها فجار القراء سلماء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 به مثل هذا وكان الفضيل يقول المؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل وقال عيسى بن مريم عليه السلام ينبغي للوصف القليل العمل الكثير حتى متى تصف الطريق للدالجين وأنت مقيم في محلة المتحيرين وقال عيسى بن مريم عليه السلام إلى متى تصفون الطريق للدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين إنما ينبغي من القول القليل ومن العمل الكثير وعن بشر بن الحارث أنه قيل له الرجل تكون له الجثة والطول والحسن ولا يكون على قدر ذاك في العمل والعناء قال فسمعته يقول تراهم كالنخل وما أدرا كما الدخل فقيل له في هذا قال نعم قاله ابن المبارك وعن محمد بن واسع قال لقم القضب وسف التراب أهون من الدنو منهم وعن عبد الله بن الفرج قال كل أسفل جزرة وإلا التراب وقال ابن سيرين لا تحمل لهم كتابا حتى تعلم ما هو وعن إبراهيم بن أبي صالح قال أقمنا عند يوسف بن أسباط فخرجنا إلى المصيصه فخرج يمشي معنا فودعنا ورجع فإذا رجل قد عرض لنا بكتاب فقال بلغوا هذا المصيصه فالتفت يوسف فرآه فقال لا كتابة فسألنا فقيل لنا إنه وكيل لعبد الملك وسمعت زهير بن محمد يقول أنا أول من تلقى أبا عبد الله في دار إسحاق قبل أن يخرج من الحراقة قال فخرج وعليه الكساء الذي خلع عليه قال فسقط قال فجعل يجره وما سواه عليه وكان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة فمر به محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى في موكبه وهو ساجد فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته فلما سلم نظر إذا الساج عليه قال فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله وعن نعمان قال كان طاووس يخرج إلى البرية فيصلي ما بدى له قال فخرج يوما في يوم مغيم فصلى ثم سجد فأطال السجود فمر به محمد بن يوسف في موكبه فرآه يضطرب من البرد فأمر بساج فطرح عليه فلم يرفع رأسه فلما جاز رفع رأسه ثم سبح ما بدا له ثم سلم فنظر فإذا عليه ساج فقام فانتفض ثم مضى وتركه قال فبلغ ذلك محمد بن يوسف فغضب عليه وبعثه يصدق أموالهم فلما قدم قال أين ديوانك قال أي ديواني ابعثتني جابيا او آخذ جزية كنت أنزل القرية فأجمع من أغنيائهم وأرد على فقرائهم ليس معي ديوان ولا مال قال فوضعه في السجن ثم كتب إلى الحجاج يخبره خبره فكتب إليه الحجاج يا عاجز أوما عرفت طاووسا حتى بعثته خل طاووسا يذهب إلى أهله واخذ القوم بما كانوا يؤخذون به قال نعمان فبلغني انه كان ينزل القريه فيجمع اهلها فيقول تصدقوا رحمكم الله قال ثم ياخذ لوحا فيكتب فيه ما اعطوا ثم يدعو بالمساكين فيكتبهم في جانب اللوح الاخر ثم ياخذ من ذا ويعطي ذا فاذا فرغ محا جانب اللوح ثم ركب وعن وهب بن منبه أن محمد ابن يوسف كان واليا على اليمن، فأرسل إلى طاووس ووهب ابن منبه، فدخل عليه وكان يوما باردا. قال فنظر إلى طاووس فرآه مقشع فظن أنه يجد البرد، فأمر بطيلسان خز بثمن ألف درهم، فألقاه عليه، فلم يزل طاووس يحرك كتفيه حتى سقط الطيلسان منه، فغضب محمد غضبا شديدا، ثم خرج. فقال له وهب رحمك الله ما رابك أن تعرض لغضب هذا السلطان فلو أخذته وتصدقت به فقال طاوس ذلك لو علم الناس منه ما أعلم تقول يقتدى به في الأخذ ولا يعلمون أني أخذته فتصدقت به وقال لي أبو عبد الله قد جاء يحيى بن خاقان ومعه شوي فجعل يقلله أبو عبد الله ويقلله قلت له قالوا إنها ألف دينار قال هكذا قال وقال فردتها عليه فبلغ الباب ثم رجع فقال ان جاءك أحد من أصحابك بشيء تقبله فقلت لا قال إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا قلت لأبي عبد الله أي شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها فكلح وجهه وقال إذا أنا قسمتها أي شيء كنت أريد أن أكون له قهرمانا وعن سعيد بن أبي هلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبال من أين جمع المال لم يبال الله من أين أدخله النار وعن سعيد بن المسيب قال قسم عمر عليه السلام يوما لا فجعلوا يثنون عليه فقال ما أحمقكم لو كان هذا لي ما أعطيتكم منه درهما واحدا وقال طاووس بيناءنا في الحجر دخل علي الحجاج ومر رجل عليه هيئة السفر فدعاه فقال من أين قدمت قال من اليمن قال كيف تركت محمد بن يوسف قال كما يسرك عظيما سمينا قال لست ذا أسألك كيف سيرته قال تركته ظلوما غشوما قال اما علمت أنه أخي قال أفترى اخاك منك اعز مني بالله قال فسلم منه قال طاووس فما شهدت مشهدا كان أعجب الي منه وعن ابن منبه قال ما من عبد يعلم الله نية الصدق منه إلا لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينها مخرجا وعن يوسف بن أسباط قال مر طاوس على بغلة له بنهر قد كري فأرادت بغلته أن تشرب ان يدعها تشرب وقال بشر إن الله عز وجل إذا أبغض عبده نبذه إلى هؤلاء المترفين وعن سفيان الثوري قال إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي كيف أصبحت فيلين له قلبي فكيف بمن أكل فريدهم ووطئ بثاطهم وعن عبد الله طال إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول إنك لذيت وزيت يثني عليه وعسى أن لا يحلى منه بحاجة فيرجع وقد أسخط الله عليه وما معه من دينه شيء وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يأتيهم الشيطان فيقول لو أتيتم السلطان فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذا لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير ندامه وحسرة فنعمة المربعه وبئسة الفاطمة وعن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسأل الإمارة وعن رباح ابن زيد قال بلغني أن أبا وائل شقيق ابن سلمة كان يأخذ العصا في زمن الحجاج حسبت أنه قال فلما مات الحجاج وضعها قال وبلغني أن ابن عون أخذها في زمن أبي جعفر وعن أيوب قال سأل رجل طاووسا عن شيء فقال تريد أن تجعل في عنقي حبل؟ ثم يطاف بي وسمعت يعقوب رسول الخليفة يقول لأبي عبد الله يجي كبني بين المغرب والعشاء فتحدثه بحديث واحد أو حديثين فقال لا لا يجي فلما خرج سمعته يقول ترى لو بلغ أنفه طرف السماء حدثته أنا أحدث حتى يوضع الحبل في عنقي وقسم عمر بن عبد العزيز بين الناس فبعث إلى ابن سيرين فأبى أن يقبله وقال ليس بي طعن على عمر في شيء ولكنه لاستغناء عنه وقال وهب بن منبه لطاووس يا أبا عبد الرحمن ضيقت جدا قال وانت اتسعت جدا وعن ابن طاووس قال خطبت امراه أتزوجها فأتيت أبي فسألته أن يجيء معي فذهبت فتهيات وغسلت ثيابي فلما اتيته قال لا تذهبا وسمعت ابا عبد الله يقول طاووس كاسمه افتعل ابنه على لسانه كتابا إلى عمر بن عبد العزيز فاعطاه ثلاثمائة دينار فبلغ ذلك طاووس. فباع ضيعته وبعث بها إلى عمر فأريد طاووس أن يدخل على ابنه او قال دخل في وقت الموت وعن معمر قال ما رأيت ابن فقيه قط مثل ابن طاووس قلت هشام بن عروة قال ما كان أفضل ولم يكن مثله ورأى طاووس سائلا في عينه عمش وفي يده وسخ فقال هذا الفقر من الله فما بال الوسخ وقال عثام قلت لسفيان الثوري لي اقرباء بالسواد أخرج إليهم يزرعون لي قال لا تفعل يا أبا علي فإنك متى فعلته بغيت أن تؤدي الخراج فتذهب إلى باب العامل فلا يدخلك فيخرج عليك وأنت جالس فلا تقدر على كلام فتقول لو اشتريت حمارا فسرت معه كان أقضى لحاجتي فتشتري حمارا فتسير معه فلا تلحقه فتقول لو اشتريت برذونا فتشتري برذونا فتسير معه فإذا أنت قد صرت من أتباع العامل وعن عبيد بن عمير قال من ازداد منهم قربا ازداد من الله الله بعده ومن كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر تباعه كثرت شياطينه وعن خيثمة قال حدثني فلان ابن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برجل من الأنصار في سرية أميرة فلما قدم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره فجعل يحدثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه كيف وجدت الإمارة قال يا رسول الله خرجت من عندك وأنا في نفسي مثل رجل من القوم فجعلت إذا ركبت ركبوا وإذا صليت صلوا معي وإذا نزلت نزلوا فما زال بي الأمر حتى رأيت أنه ليس في القوم أفضل مني قال إن السلطان على باب عنت إلا من عصمه الله قال الرجل عند ذاك والله لا أعمل لك ولا لغيرك أبدا وعن الأعمش عن شقيق قال قال لي يا سليمان إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من ثنتين ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام أهل الجاهلية وعن ابن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أنبياء وسيكون بعدهم أمراء يتركون بعض ما يؤمرون به فمن ناوأهم نجاء ومن اعتزلهم سلم أو كاد يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم وسمعت أبا عبد الله وذكر محمد بن الضحاك صاحب بشر بن الحارث فقال كان أبوه الضحاك شيخا سليما قد كتب عن إسرائيل وكان يعلم بني محمد وكان إذا ذهب حمل إداوة فيها ماء ثم قال أبو عبد الله هو يأخذ منهم ولا يرى أن يشرب من مائهم وجعل يعجب من سلامته وقال الفضيل ربما حدث الرجل المغفل الصالح بالحديث فيحدث به عشرة فتضرب اعناقهم وعن الفريابي قال لم يكن أحد أخص بسفيان من الأشجعي حتى أفاد قوما من الكتبة أحاديث في السلطان فلما رآها سفيان علم من أين مخرجها فجف الأشجعية بأخره. وعن إسماعيل أبي العباس قال سألت ابن المبارك بالكوفة قلت قدم العرب خراسان فنزلوا على الدهاقين فغلبوهم على ضياعهم وأموالهم وقالوا هذه إحازتنا فالمحسن منهم من كان يرد على الدهقان ثلث ماله فلم تزل تلك الضياع في أيديهم مغصوبة حتى جاء أبو مسلم فقتل العرب وأصفى عليهم أموالهم فصار بعب تلك الضياع في يد رجل يتحرج يريد الخروج منها يردها على العرب الذين اصفاها عليهم أبو مسلم أو يردها على الدهاقين الذين غلبهم عليها العرب فقال لي ابن المبارك هل سألت عن هذا أحدا بالكوفة قلت نعم سألت شريك ابن عبد الله فقال فما قال لك قلت قال يردها على الدهاقين الذين غصبهم العرب قال فسكت عني ابن المبارك ثم لقيني بعد أيام فقال لي يا أبا العباس ما أظن مسألتك إلا كما أفتاك شريك وعن أحمد بن عمران وهو من ثقات مشيخة نيسابور قال سألت ابن المبارك قلت إن علينا خراج ضيائنا فنصانع الكتاب حتى يخففوا عنا قال لا تفعل ليس لك ذاك هذا الخراج فيء المسلمين به تسد الثغور وبه يدفع الأعداء عنكم اد هذا الخراج قلت انا نظلم منهم قال فإن كنت تظلم فادفع عن نفسك قدر الظلم ليس غيره قلت لأبي عبد الله الرجل تكون له الضيعة فيجيء العامل فينزل عليه ترى أن يصنع له طعاما أو يقدم إليه طعاما ما قال إذا كان يدفع عن نفسه الظلم فلا بأس قلت فلا يخاف أن يكون هذا عونا لهم قال إنما يدفع الظلم عن نفسه ولم ير به بأسا وعن أبي إسحاق الفزاري قال قلت لسفيان الثوري إني ورثت أرضا بالسواد كانت قطيعة لأجدادي أفأبيعها قال لا قلت أهبها قال لا قلت فما أصنع بها قال دعها فتركتها فوثب عليها أهل بيتي فأخذوها أو نحو هذا قلت لأبي عبد الله لو أن رجلا اغتصب دارا فدفعها إلى أبي كنت ترى أن أوقفها قال لا تردها إلى صاحبها الذي أخذت منه وقال سعيد بن عبد الغفار سألت أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن المبارك عن الشرب من ماء يكون في أرض مغصوبة فلم يروا به بأسا فقلت لأبي بكر بن عياش ماذا ترى في الرجل يبل الطين من ذلك الماء يطين به أو يضرب لبنا؟ فكرهه وقال لا يعجن بشيء ينتفع به إلا ليشرب قال سعيد وسألت أبا بكر بن عياش عن سقي الزرع من الماء المغصوب قال أكره الزرع فقلت لحفص إن لنا بالشام بستانا فربما فجرنا الماء إلى الدار في بئر قد حفرناها للماء للشرب منه كي يصفو وعلى البئر عنبة تحمل فهي تشرب إذا فجرنا الماء إلى البئر فقال إن كنت تنوي شربها إذا فجرتها فلا تأكل من حملها وإن كنت لا تنوي فشربت فلا أرى بأسا وعن سفيان بن عبد الملك أن عبد الله اشترى له قتا فرآه أخضر فقال للبائع أتدري من أي نهر سقي هذا قال قالوا من نهر بس قال فقال ويحك أمرتك أن تشتري من أرض صافية وسمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن بن عيسى قال سمعت ابن المبارك يقول اشتريت بالمدينة تمرا بعشرة دراهم فجعلت أتعجب من جودته فلم اكتلت وأعطيته الثمن قلت ما أجود هذا التمر قال فقال البائع من أرض فلان فسمى لي ارضا صافية فقلت كيف أصنع هذا؟ لا يستطاع رده قد اشتريته والأمر فيه أن أرده على صاحب الأرض فتصدقت به عن صاحب الأرض والصافية هي التي اختصفاها السلطان من صاحبها ظلما هذا التعريف ليس من مثل الكتاب قال الحسن فقلت له إن في طريقنا هذا اراضين صافية فسمها لي أتنكبها فقال لي لا يرد أن تعرفها فإنك ما لم تعرفها فهو مباح لك أن تشتري منها قلت لأبي عبد الله مررت بضيعة رجل فاشتريت منها ثم تبينت أنها صافية قال ترجع إلى القرية فتنفر الزاد وتخرج ولم يقل لي خذ الثمن وسمعت عبد الصمد بن محمد بن مقاتل يقول كنت عند بشر بن الحارث وإذا سماك معه سمك في سلة فجعلوا يشترون منه فلما فرغ جعل السماك يمدح السمك ويقول هذا من دجلة العوراء فقال بشر ردوه فجعلوا يلقون السمك في سلته فقال السماك ما لكم لما رددتموه تريدون أن أزيدكم فابوا فقام السماك فذهب فقلت لبشر أي شيء هذه دجلة العوراء قال هذه كانت لام جعفر فأخذت منها سألت أبا عبد الله عن الشراء منها فكرها قال أبو نصر ابن كردي دجلة العوراء خلف منزل أحمد بن حمبل عندنا وعن إبراهيم بن سلمة قال كان أبي سلمة ابن سلم يتغدى يوما وعلى الخوان بقول حسان وكان يأكل منها فقال ما رأيت بقولا أرطب ولا أطيب من هذه من أين هذا قالوا من حائط أبي مسلم قال فقام من الخوان فاستقاء حتى رمى به وعن الحسن قال سألنا ابن المبارك عن صاحب هذه الارضين المغصوبة إذا حلل أن تزرع أو تسكن فقال لا أرى به بأسا فيما بينك وبين الله تعالى ولكن كيف بالقدوة فتركها أحب إلي وسمعت الفزارية يقول لا تنزلها وإن أذن لك صاحبها ولا تزرع فيها لأنها عندي لو كانت في يده لم يفعل وأن عطاء أنه كره أن يزرع في أرض الصافية وقيل لأبي عبد الله وأنا شاهد الأرض المغصوبة ترى أن يتجر الرجل فيها قال لا قيل له فيصلي قال حسبك وعن الباهلي عن رجل من أهل الشام قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصنور قال قيل وما المصنور قال الكاتب يصانع العريف فيأكل هذا ويأكل هذا أو يتركان الاسم غلولا في ديوان المسلمين وسمعت الحسن بن شوكر يقول كنا عند الفضيل فصلى الإمام العصر وتحلق الناس حول الفضيل فقالوا له يا أبا علي حدثنا رحمك الله فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال إن كان هذا لله فما أحسن إن كان هذا فما أحسنه ثم أشار إلى الطواف فقال ترى من ترى لعله أن يكون فيهم يماني لا يعرف الرياء وعن محمد بن عبد الوهاب قال سمعت سفيان الثوري يقول لو علمت احدا يطلب الحديث لله لأتيته إلى منزله حتى أحدثه أو كما قال وعن أبي خالد الأحمر قال كنا في دار فدخل سفيان في الدار الداخلة يتوضأ للصلاة قال فدخل الوالي عليه فجعل يقول السلام عليك يا أبا عبد الله فقال له سفيان اتق الله في الرعية أو في المسلمين وقال السفيان إنهم وإن دقدقت بهم براذينهم فإن ذل المعاصي في قلوبهم وعن ليث قال إن أول طغيان هذه الأمة كان ركوب البراذين وعن عمار بن سعد أن رجاء بن حيوه دخل على عبد العزيز بن مروان عند مسيره إلى الشام فقال لهم انظر من يحشر معك يوم القيامه فان الوالي يحشر يوم القيامه وعماله وعن محمد بن بشر قال قدم ابراهيم او قال اقدموه ايام يعقوب بن داود قال وكان داود قد اقدم من اهل البصره خمسين ومن أهل الكوفه خمسين وفيهم زهير الكوفي قال وكان زهير يحدث في صحيفة فنظر فيها فإذا في ظهرها أسام الجند فرمى بها وأنكر ذلك قال وأدخل إبراهيم بن أدهم على أبي جعفر فقال له ما معيشتك ما ضيعتك قال إبراهيم نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. قال أبو السري وإنما أراده بذلك فقال له خرج أخبرت أن عمران بن عبد العزيز الزهري قال لما ولي الحجاج الحرمين بعد قتل ابن الزبير استحضر إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وقربه في المنزل فلم تزل تلك حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك زائرا له فخرج معادلا له لا يترك ترشيحه وتعظيمه فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه فدخل على عبد الملك فلم يبدأ بشيء بعد التسليم أو لا من أن قال قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز لم أدع له والله فيها نظيرا في كمال المروءه والأدب وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق وفضل الأبوة إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وقد أحضرته بابك ليسهل عليه ابنك وتتلقاه ببشرك وتفعل به ما تفعل بمثله ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه قال ذكرتنا حقا واجبا ورحما قريبا يا غلام أذن لإبراهيم بن محمد بن طلحة فلما دخل قربه حتى أجلسه على فرشه ثم قال له يا ابن طلحة إن أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به في الفضل والأدب وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق فلا تدعن حاجة في خاص من امرك ولا عام إلا ذكرتها قال يا أمير المؤمنين إن اولى الأمور أن تفتتح به الحوائج وترجى به الزلف ما كان لله عز وجل رضا ولحق نبيه صلى الله عليه وسلم اداء ولك ولجماعة المسلمين نصيحة وإن عندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها فلا يكون البوح بها إلا وأنا خالي فأخلني ترد عليك نصيحتي قال دون أبي محمد قال قلت دون أبي محمد قال قم يا حجاج فلما جاوز حد الستر قال قل يا ابن طلحة نصيحتك قال قلت تالله يا أمير المؤمنين إنك عمدت إلى الحجاج في تغطرسه وتعجرفه وبعده من الحق وركونه إلى الباطل فوليته الحرمين وبهما من بهما وفيهما من فيهما من المهاجرين والأنصار والموالي الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابناء أصحابه يسومهم الخسف ويطأهم بالعسف ويحكم بينهم بغير السنه ويطأهم بطغام من أهل الشام ورعاع لا رؤية لهم في إقامة حق ولا إزاحة باطل ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله عز وجل زاهق وفيما بينك وبين رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاثاك لخصومته إياك في أمته أما والله لا تنجو هنالك إلا بحجة تضمن لك النجاه فاربع على نفسك أو دع فقال كذبت ومقت وظن بك الحجاج ما لم يجده عندك فلربما ظن الخير بغير أهله فأنت الكاذب المائن قال فقمت وما أبصر طريقا فلما خلفت الستر لحقني لاحق قبله فقال للحاجب احبس هذا ادخل يا أبا محمد قال فدخل الحجاج فلبث مليا لا أشك أنهما في أمري ثم خرج الإذن فقال قم يا ابن طلحة فادخل فلما كشف الستر لقيني الحجاج وهو خارج وأنا داخل فاعتنقني وقبل ما بين عيني ثم قال أما إذا جزى الله المتواخين بفضل تواصلهم فجزاك الله أفضل ما جزى أخا عن اخيه فوالله لئن سلمت أن ناظرك. ولا ولأعلين كعبك ولأتبعن الرجال غبار قدميك قال فقلت يهزأ بي فلما وصلت إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني في مجلس الأول ثم قال يا ابن طلحة لعل أحدا من الناس شاركك في نصيحتك قلت لا والله ولا أعلم أحدا كان أظهر عندي معروفا ولا أوضح يدا من الحجاج ولو كنت محابيا أحدا بديني لكانه ولكني آثرت الله ورسوله والمسلمين وأنت عليه قال قد علمت أنك آثرت الله ولو أردت الدنيا لكان لك في الحجاج وقد أزحت الحجاج عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما وأعلمته أنك استنزلتني له عليهما استصغارا لهما عنه ووليته العراقين لما هناك من الأمور التي لا يدحضها إلا مثله وأعلمته أنك استدعيتني إلى التولية عليهما استزادة له لتلزمه نصيحتك ما يؤدي به عني إليك الحق وتصير منه إلى الذي تستحقه فاخرج معه فإنك غير ذا من صحبته وعن سليمان الخواص قال لو دخلت على بعض هؤلاء يعني الولاه لم أحب أن أطأ بساطه كراهية أن يلين قلبي بوطء بساطه وقال الفريابي قلت لسليمان الخواص إن فلانا يفسق بالنساء فقال كذب قلت أمره أشهر من ذا فيما يذكرون فقال كذبوا والله عز وجل أكذبهم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون قال الفريابي فعرفت أن الرجل فقيه يعقل ما يقول وعن عيسى بن يونس قال قال لي شعبة بن الحجاج وكان لي مكرما معظما يا أبا عمرو لا تأتي أبواب القوم ولا تستظل بفيئ أبوابهم قال فقدمت قدمة إلى بغداد فإذا أبو بسطام يغدو إلى أبواب القوم ويروح قال فقلت يا أبا بسطام أولم تنهى عن أبوابهم وأنت تغدو وتروح إلى أبوابهم قال لي إن أخي دخل لهم في شيء قال فقلت لا عذر لك قال تقول أنت ويقول لي سفيان وأدع أخي قال ودمعت عين الشيخ فكففت عن وعن شعيب بن حرب قال سألت سفيان عن ميراث أبي وشددت عليه فقال لا تأكل وأخبرت عن شعيب أنه سئل عن نهر دن فقال لا تشرب منه قال أبو نصر نهر دن الذي يحمل من أسف قرية من النهروان وعن شعيب بن حرب قال سألت سفيان قلت قرابة لي مع هؤلاء أخذ منه مالا مضاربة فقال ما أحب أن تكون لهم قهرمانا وسمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفية صاحب سنة صبورا على الفقر فهو يفوق الناس وقال هم أصحاب قرآن وذكر سفيان الثوري فقال ما يتقدمه أحد في قلبي وقال ما عني أحد بحديث الثوري ما عنينا نحن به كتبت حديث الثوري حتى كتبته عن رجلين عن سفيان وحتى إن كلمنا يحيى بن آدم فكلم لنا ابن الأشجعي فكان يخرج كتب أبيه فنكتبها من غير أن نسمعها وعن إبراهيم بن شماس قال كنا عند عبد الرحمن بن مهدي فطلع أحمد فقال من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر الى هذا واشار الى احمد بن حنبل رحمه الله عليه وعن اسحاق بن راهويه قال ناظرت يحيى بن ادم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال فقال لي من قال بهذا القول من الفقهاء فقلت له سفيان بن عيينه وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل قال وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ وعن وكيع قال قال لنا أهل البصرة وازنونا برجالنا ورجالكم فقالوا عندنا أيوب ويونس وابن عون قال فوازناهم بسفيان ومنصور ومسعر وكان أجمع الستة سفيان وعن أبي عوانة قال كان سفيان الثوري بالحجاز أو قال بمكة يفتخر بيونس وابن عون وأيوب والتيمي فيقال له اذكر أهل بلدك قال كلنا من أهل العراق وسمعت أبا عبد الله وذكر أيوب ويونس وابن عون والتيمي فقال هل في الدنيا مثل هؤلاء وسمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول سمعت سلمة بن سليمان المروزي يقرأ علينا كتاب عبد الله فقالوا له قل ابن المبارك فقال له سلمة اذا قيل بمكه عبد الله فهو ابن عباس واذا قيل بالمدينه عبد الله فهو ابن عمر واذا قيل بالكوفه عبد الله فهو ابن مسعود واذا قيل بخراسان عبد الله فهو ابن المبارك وعن ابي شعيب قال سمعت سفيان الثوري يقول إني لأجهد أن أكون سنة على حال يكون عليها ابن المبارك فما أقدر عليه وعن ابن مهدي قال ما رأيت مثل ابن المبارك وعن نعيم ابن حماد قال قلت لعبد الرحمن ابن مهدي أيهما أفضل عندك سفيان أو ابن المبارك فقال ابن المبارك فقلت إن الناس يخالفونك قال إن الناس لم يجربوا فحدثت به بشر ابن الحارث فقال أمح هذا من كتابك وسمعت أبا عبد الله يقول ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك وقال ما رفعه الله إلا بخشية كانت له وقال كان ابو تميلة يقول هذا الشعر في ابن المبارك رحمة الله عليه كنت فخرا لمرو إذ كنت فيها ثم صارت كسائر البلدان كان أبو مسلم يحفظها ما أحسنها ان طلبتها وجدتها فقدم علينا القاسم بن محمد بن الحارث فسألناه عنها فقال سمعت إسحاق بن راهوية يقول كنت صاحب رأي فلما أردت الخروج إلى الحج عمدت الى كتب عبد الله بن المبارك فاستخرجت منها ما يوافق رأي أبي حنيفة من الأحاديث فبلغت نحو ثلاثمائة حديث فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله الذين هم بالحجاز والعراق وأنا أظن أنه ليس يجترئ أحد أن يخالف أبا حنيفة فلما قدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال لي من أين أنت فقلت من أهل مرء فترحم على ابن المبارك وكان شديد الحب له فقال هل معك مرثيه بها عبد الله قلت نعم فعيشته قول أبي تميله يحيى ابن واضح الأنصاري طرق الناعيان إذ نبهاني بقطيع من فاجع الحدثان قلت للناعيان من تنعياقا لا أبا عبد ربنا الرحمن فأثار الذي أتاني حزني وفؤاد المصاب ذو أحزاني ثم فاضت عيناي وجدا وشجوى بدموع تحاذر الهطلان وذكر القصيدة إلى آخرها قال فما زال ابن مهدي يبكي وأنا أنشده حتى إذا ما قلت وبرأي النعمان كنت بصيرا قال لسكت فقد أفسدت القصيدة فقلت إن بعد هذا أبياتا حسانا فقال دعها أتذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة في مناقبه ما نعرف له زلة بأرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة ولوددت أنه لم يروي عنه واني كنت أفتدي ذلك بمعظم مالي فقلت يا ابا سعيد ما تحمل على أبي حنيفة كل هذا ألما أنه كان يتكلم بالرأي فقد كان مالك بن أنس وسفيان والأوزاعي يتكلمون بالرأي فقال أتقرن أبا حنيفة إلى هؤلاء ما أشبه أبا حنيفة في أهل العلم إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في واد جد والإبل كلها ترعى في واد آخر قال إسحاق ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه بخراسان وعن عبد الرحمن بن مهدي قال ما هبطت فتنة من السماء إلى الأرض أضر من أبي حنيفة وكان عبد الرحمن يشتغل في السنة ألف مثقال وعن سفيان قال لم يزل امر الناس معتدلا حتى ظهر أبو حنيفة بالكوفة والبتي بالبصرة وربيعة بالمدينة فنظرنا فيهم فوجدناهم من أبناء السبايا وعن بلال بن سعد قال أدركت الناس وهم يتحاثون على الأعمال الصلاة والزكاة وفعل الخير والأمر بالمعروف ونحو هذا وإنهم اليوم يتحاثون على الرأي وعن أبي العباس الهلالي قال كتب رجل إلى الضحاك إني بمكان قاص منقطع فاكتب إلي شيئا من السنة أتخذه إماما قال فقال أبو العباس فأنا كتبت جواب الكتاب أتاني كتابك فقرأته وفهمت الذي سألت وإني أرجع إليك فيما سألت إن لله عز وجل خيره من الأعمال وصفوه وخيرته وصفوته من الأعمال فرائضه وإن الله عز وجل سائل العباد عن الوفاء بها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لله حلال بين فاتبعه ولله حرام بين فاجتنب ولكن بين ذلك مشتبهات هي حزازات الصدور فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشر ريبة والخير طمأنينة وعن أبي سنان بن ثابت أن الضحاك ابن مزاحم ولد وهو ابن ستة عشر شهر وله أسنان وعن أبي علي قال كنت جالسا مع ابن المبارك يوما إذ دخل حمزة البزار فقال يا أبا عبد الرحمن حدث حدث عظيم قال وما هو قال بنت أبي روح ارتدت عن الإسلام لتبين من زوجها فغضب ابن المبارك غضبا ما غضب مثله قط ثم قال لا جرم قد أحبط الله كل حسنة عملتها إلى اليوم وبقي الوزر ثم قال أو قيل هذا كتاب الحيل فقال لقد أحببت أن أرى هذا الكتاب فلا يقضى لي أن أراه فأعلم ما فيه ثم قال أشهد على من وضع هذه المسألة في هذا الكتاب إحيلة النساء لتبين من زوجها إذا أرادت أنه كافر بالله ثم قال وذلك أني لو امرت امراه أن تكفر فكفرت بقولي كنت أنا الكافر وعن الأحنف بن قيس قال قال عمر ربي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا وعن الزهري قال اجتمع مروان وابن الزبير عند عائشة فذكر مروان بيت لبيد وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع فقال ابن الزبير لو شئت لقلت ما هو أفضل من هذا فوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين فدافعوا فقال مروان وداوي ضمير القلب بالبر والتقى ولا يستوي قلبان قاس وخاشع فقال ابن الزبير ولا يستوي عبدان عبد مكلم عُتُلٌ لِأَرْحَامِ الْأَقَارِبِ قَاطِعُوا فَقَالَ مَرْوَانُ وَعَبْدٌ تَجَافَى جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَهُوَ رَاكِعُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَلِلْخَيْرِ أَهْلٌ يَعْرِفُونَ بِهَدْيِهِم إِذَا جَمَعْتَهُمْ فِي الْخُطُوبِ الْجَوَامِعُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَلِلشَّرِّ أَهْلٌ يَعْرِفُونَ بِشَكْلِهِم تُشِيرُ إِلَيْهِمْ بالفجور الأصابع فسكت ابن الزبير فقالت عائشة ما لك فما سمعت بمحاورة قط أحسن من هذا ولكن لمروان إرث في الشعر ليس لك قال فقال ابن الزبير لمروان عرضت قال بل أنت أشد تعريضا طلبت يدك فاعطيتني رجلك وعن إبراهيم بن أبي الليث قال رأيت ابن المبارك في النوم وفي لسانه عجمة فقلت قد كنت تحدثنا وأنت فصيح فما هذه العجمة قال الشعر الذي كنت أقوله وسمعت أبا العدبس المروزي يقول سمعت أبي وعمي يقولان كنا عند ابن المبارك فأتاه رجل فسأله عن الشعر فقال لا تقله، قال هو ذا أنت تقول فقال ابن المبارك أمرت أن تقتدي بي في مساوئي وسمعت محمد بن سرور بن عبد الواحد القشيري يقول سمعت أبي يقول سمعت رجلا سأل ابن المبارك عن الشعر فقال له أقول الشعر فقال له ابن المبارك لا قال فكيف تقوله أنت فقال له أمرت أن تقتدي بمساوئي أو بمحاسني وعن ابن المبارك قال كان رجل يقرأ للناس كتب ابن جريج عليه فغاب يوما فلم يجدوا أحد يقرأ عليه وهابه الناس أن يقرأوا عليه لإعرابه الكلام وفصاحته فأخذت الكتاب أنا فقرأته عليه فجعل ابن جريج يتعجب ويقول خراساني يقرأ هذه القراءة وعن ابن المبارك قال إني لا أسمع الحديث ما أريد أن أحدث به ولا أعمل به ولكن أعده لاخ من إخواني يقع في الشيء فأجد له مخرجا وسمعت أبا بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت ابن عيينة يقول وسئل عن قوله جاء بعجل حنيذ فقال يا بني اما رأيت المطية كيف تعمل وسمعته وسئل عن قوله إن عذابها كان غراما قال أما سمعت قول الشاعر ويوم النسار ويوم الجفار كان عذابا وكان غراما يا بني الغرام الشديد وعن مجاهد في قوله واسأل الله من فضله قال ليس بعرض الدنيا وعن مجاهد قال كل شيء في القرآن عسى لم تجئ إلا واجبه وعن قتادة عن سعيد بن المسيب وأشهد ذوي عدل منكم قال ذوي عقل وسمعت يحيى الجلاء وذكر أبا زكريا سعيد بن عامر فقال كنا عنده فلغط القوم أو بعض القوم فقال حميد بن الأسود عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي فقال إنما يطلب هذا العلم من كان فيه خلتان العقل والنسك فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يطلبه إلا النساك وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال إنما يطلب هذا الأمر من له عقل قال الشعبي وقد رهبت أن يكون اليوم أقوام يطلبونه ليس فيهم خله وعن مجاهد في قوله مباركا أينما كنت قال معلما للخير حيثما كنت وعن سفيان الثوري في قول الله عز وجل لا لأزيدنكم قال سفيان تدري أي شيء لا لأزيدنكم من طاعتي قال سفيان ألا ترى أنك كلما أنعم الله عليك من نعمة حمدت الله قال أبو بكر ووجدت عندي لإبراهيم بن داود الأحول خير ما استفتح العباد به المنطق حمد الإله رب السماء وصلاة على النبي أبي القاسم ذي النور خاتم الأنبياء فابدى بالحمد في الكلام فذكر الله زين لمنطق البلغاء وله جل وجهه وتعالى الحمد حقا على جميع الكلمة غير مفهومة وسمعت أبا عبد الله يقرأ هذه الآية يعلم السر وأخفى قال السر ما أسررته في نفسك وأخفى ما لم تعلمه أنت قد علمه الله عز وجل وعن ابن عطاء عن أبيه قال كان الحسن البصري يقول هي مثبته الله عز وجل يحاسب كل عبد ما أسر وأعلن حتى يعلم العبد أن الله عز وجل لا يخفى عليه سر ولا علانية وبلغني أن أعرابيا رأى سلام ابن أبي مطيع وهو يتكلم فرآه يفهم ويفهم فقال ما أشد حساب هذا الرجل يوم القيامة وعن عمر بن ميمون الأودي قال ثلاث من الفواقر وثلاثة لا يستجاب لهم وثلاثة لا يدخلون الجنة فأما الفواقر فأمير إن أحسنت لم يشكر وإن اسات لم يغفر وجار إن رأى حسنة لم يفشها وإن رأى سيئة لم يدفنها وزوجة إن شهدتها لم تقر بها عينك وإن غبت عنها لم يطمئن إليها قلبك وثلاثة لا يستجاب لهم رجل أدان بدين إلى أجل فلم يشهد عليه ورجل يدعو على ذي رحم ورجل يقول لزوجته اللهم أرحني منها قال فيقول إني قد قلتك أمرها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك وثلاثة لا يدخلون الجنة عاق لوالده ولا مدمن خمر ولا منان وعن طارق بن شهاب قال كان بين خالد بن الوليد وبين سعد كلام فقال رجل من خالد عند سعد فقال إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا وعن هشام قال كان أبو السوار العدوي يعرض له الرجل فيشتمه فيقول له إن كنت كما قلت إني إذا لرجل سوء وعن أبي إسحاق قال ايشتري الرجل طيلسانا ولم يحج وعن محمد بن راشد قال كان مكحول يكره أن ينام الرجل عند صفرار الشمس قرب مغربها ويأمر الرجل إذا رآه نائما في ذلك الحين أن يوقظ وسمعت ابا عبد الله يقول يكره للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله وسمعت محمد بن عبد الأعلى الصنعاني يقول كنا عند خالد بن الحارث أنا وبعض أصحابي فضحكنا من شيء فجعلنا نتنحى عنه لألا يفطن لنا فلما رآنا نفعل ذلك قال أطلقا ثم ذكر أنهم كانوا عند ابن عون على سطح فضحكوا من شيء فكأنه لم ينكره ولم يكره وعن ابن شهاب أن محمد بن عروة أخبره عن عروة قالت وفيت امرأة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون منها فقال له بلال ويحها قد استراحت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له وسمعت أبا عبد الله يقول كانوا عند أنس قبل طلوع الشمس فقال هكذا نهار الجنة وعن شعيب بن الحبحاب قال كنت آتي أبا العالية في أحيان قبل طلوع الشمس فقال هكذا نهار الجنة وعن عون بن أبي شداد قال إن لله عز وجل خلف مسقط الشمس أرضا بيضاء بياضها نور فيها قوم لم يدروا أن الله عز وجل عصي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل الملائكة تسعة أجزاء وجزأ سائر الخلق وجزأ الملائكة عشرة أجزاء تسعة أجزاء إن يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزء لرسالته وأمره وجزأ الجن والإنس عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء للجن وجزء للإنس ولا يولد للإنس من مولود إلا ولد للجن تسعة أمثاله وجزء الأنس عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الإنس والسماء ذات الحبك قال السماء السادسة والحرم حرم بحيالة العرش وعن روح بن الحارث بن حنش عن أبيه عن جده أنه قال لبنيه يا بني إذا دهمكم أمر أو حزبكم أمر فلا يبيتن أحدكم إلا وهو طاهر في لحاف طاهر وأظنه قال وعلى فراش طاهر قال ولا تبيتن معهم رأة ثم ليقرأ والشمس وضحاها سبعا والليل إذا يغشى سبعا ثم ليقل اللهم اجعل لي من امري هذا فرجا، فإنه يأتيه ات في منامه في أول ليلة أو في الثالثة أو في الخامسة وأظنه قال أو في السابعة فيقول المخرج منه كذا وكذا قال أبو يزيد فأصابني وجع شديد فلم ادري كيف أداويه فبدت على هذه الحال فأتاني آتيان في أول ليلة فقال أحدهما لصاحبه جثه قال فجعل يلتمس جسدي فلما بلغ موضعا من الرأس فقال احتجمها هنا ولا تحلق ولكن بغراء ثم قال أحدهما فكيف لو ضمنت إليها والثين والزيتون قال فلما أصبحت سألت أي شيء الغراء قالوا خطمي أو شيء تستمسك به المحجمة قال فاحتجمت فأنا اليوم ليس أحدث بهذا الحديث أحد إلا وجد فيه الشفاء بإذن الله عز وجل وعن ابن مسعر قال كنت عند سفيان بن عيينة في مضربه بمنا فجاء محمد بن عيينة وسفيان يحدث الناس فوضع رأسه على جوالق ثم نادى بصوت له شجي محزون فقال إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله متزن إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله متزن وسمعت أبا عبد الله يقول رأيت محمد بن عيينة وعليه جبة صوف يجيء إلى سفيان بن عيينة يعظه وسمعت أبا بكر بن خلاد يقول حدثني بعض من أثق به قال سمعت عبيد الله بن الحسن على منبر البصرة يقول أين القرون التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكاس الموت ساقيها وعن واصل قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد أرأيت ما ذكر من الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط قال قد ذكر ذاك قال يا أبا سعيد ذاك؟ قال لترويعه المسلم وسمعت بعض المشيخة يقول سمعت أبي يقول دخل شريك على المهدي قال فقال له إن في قلبي على عثمان شيئا فقال شريك إن كان في قلبك فإنك من أهل النار فاستوى قاعدا غضبان وقال لا تخرجن مما قلت قال شريك أنا اوجد كذلك في القرآن قال الله تعالى كزرع أخرج شطاه فازره قاله هو ابن عمك فاستغلظ أبو بكر فاستوى على سوقه عمر بن الخطاب يعجب الزراع عثمان ليغيظ بهم الكفار قال علي قال فتحلل الغضب منه أو قال سكن وقال قد سكن ما بقلبي وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حراء فاهتز فقال اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو فاروق أو شهيد مؤمن يعني عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمرو قال أبو بكر الصديق اصبت مسمه وعمر الفاروق قرن من حديد أصبت مسمة وعثمان بن عفان ذو النورين أصبت مسمة اوتي كفلين من الرحمة لأنه قتل مظلوما وملكي الأرض المقدسه قال قلنا لا تسميهما كما سميت أصحابهما قال معاوية وابنه يزيد وسلام ومنصور وجابر والمهدي والسفاح والأمين وأمير العصب قال محمد وكان أبو طاهر يقول أول أمير بعد معاوية سلام وعن بشر قال أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه فقال له عمر لو علمت مني ما أعلم من نفسي ما نظرت في وجهي وعن عبد الله بن بريدة قال قال كعب ما كرم على الله عبد إلا ازداد البلاء عليه شدة ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال كان هشام الدستوائي إذا حدث بالحديث الطويل أو الحديث الحسن قال أظن أنه يخاف أن يدخله من ذلك شيء قال يقول كم من محدث بهذا الحديث قد أكل التراب لسانه وعن بكر بن خنيث أن الحسن مر على باب لابن بيرة بواسط فرأى الذين يقفون حول قصره يطلبون العمل فقال قد لبسوا العماء من الرقاق والمطارف العتاق طلبوا الإمارات وباعوا الأمانات تعرضوا للبلاء وكانوا في عافية تعجلوا سرورهم فاحبطوا أجورهم فخافوا من فوقهم من أهل العقد وظلموا من تحتهم من أهل العهد أسمنوا براذينهم وهزلوا دينهم شيدوا قصورهم وضيقوا قبورهم يتكئ أحدهم على حشاياه وجمعه سحت وخدمه سخرة ومأكله حرام يؤتى بالحلو بعد الحامض وبالحار بعد البارد وبالرطب بعد اليابس ثم يظل يتجشأ من البشن يا جارية ويحك أبغيني حاطوما ويحك أبغيني ويحك بن آدم الأحمق إنما تحطم دينك غدا تلقى ندمك حين تعاين عملك وينقضي أجلك وسمعت أحمد بن يزيد الخزاعي يقول تقول العرب من رد النصيحة رأ الفضيحة وسمعت من يذكر عن بكر قال سمعت عبد الله بن داود يقول ما يعرب رجل للسلطان إلا فضحه وسمعت أبا عبد الله وذكر له كلام تكلم به ابن أكثم فغضب أبو عبد الله وقال هو قد بلي بشيء فليس يهمه إلا أن يوقع غيره وتكلم بكلام غليظ وقال لم يزل بالقواريري حتى باع له السلاح وعن أبي حازم قال أشد مؤنة الدين الدنيا قالوا يا أبا حازم هذا الدين فكيف الدنيا قال لأنك لا تمد يدك إلى شيء إلا وجدت فاجرا قد سبقك وقال سفيان حتى متى تساقون كما تساق الإبل قد أتعبتم الواعظين كأنكم إبل لا تنزجر عظهم وذكرهم في أنفسهم وقال سفيان كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز واعلم أن الهول الأعظم وشدائد الأمور أمامك لم تقطع شيئا من ذلك بعد ولا بد والله من معاينة ذلك بالمباشرة إما بالنجاة والسلامة وإما بالعطب وآخر فتنة تعرض على المؤمن فتنة القبر وجاء رجل إلى الحسن فقال له يا أبا سعيد كيف أصبحت قال بخير قال فكيف حالك فتبسم الحسن وقال سألتني عن حالي ثم قال ما ظنك بناس ركبوا السفينة حتى إذا توسط البحر كسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبه على أي حالهم؟ هم قال الرجل حال شديدة قال فأنا أشد حالا منهم وسمعت يحيى الجلاء يقول سئل رجل عن رجل فقال كيف أنتم قال مستورون قال عند من قال عند المهتوكين أو كلام ذا معناه وجاء رجل إلى الحسن فقال كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين نعمة سترت علي ذنبي ونعمة وقعت في ألسن الناس يقولون ما ليس يرون مني وجاء محمد بن واسع وثابت يقص فلما دخل الباب جلس فقالوا لثابت هذا محمد بن واسع قد جلس فأرسل إليه أذن منا ها هنا فلم يزل يرسل إليه حتى أتاه فقال له فقال له أتحسب أن حلقتك هذه تشبه حلقة الحسن الذي كان يأتينا فكأنما أتانا عن الآخرة يخبرنا عنها وسمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا سفيان قال اجتمع هو ومالك فقال مالك إني أغبط رجلا له شوي من معيشه عنده قوت يومه قال الآخر أغبط منه عندي رجل يصبح جائعا ويمسي جائعا وهو عند الله راض قال سفيان يعني ابن واسع وعن حفص بن عمر بن سعيد قال كتب سفيان الثوري من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوا فيما بلغنا ولهم من العلم ما ليس لنا ولهم من القدم ما ليس لنا فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا فعليك بالأمر الأول والتمسك به وعليك بالخمول فإن ذا زمان خمول وعليك بالعزلة وقلة مخالطتهم فإن عمر بن الخطاب عليه السلام كان يقول إياكم والطمع فإن الطمع فقر وإن اليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء وكان سعيد بن المسيب يقول العزلة عبادة وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركهم فيما نرى وإياك والأمراء أن تدنو إليهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدرأ عن مظلمة أو ترد مظلمة فإن تلك خديعة إبليس وانما اتخذها فجار القراء سلما كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون وما كفيت من المسألة والفتيا فغتن ذلك ولا تنافسهم فيه وإياك أن تكون من, من يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله وأن يسمع من قوله فإذا ترك ذلك منه عرف وإياك وحب الرياسه فإن الرجل تكون الرئاسة أعجب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة فتفقد نفسك اعمل بنية فإن الحسن كان يقول رحم الله عبدا وقف عند همه فليس عبد يعمل حتى يهم فإن كان له مضى وإن كان عليه أمسك ولا تغتر بثناء الناس فإن النية ليس كل ساعة تقع وإن طاوسا قيل له ادع لنا بدعوات فقال ما أجد لذلك الآن حسبه واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل وكان حذيفة يقول يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق وسئل حذيفة اي الفتن أشد فقال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال يد الله على هذه الأمة وفي كنفه ما لم يرفق خيارهم أشرارهم وما لم يعظم أبرارهم فجارهم وما لم يملق قراؤهم إلى أمرائهم فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب وألزمهم الفاقة وقذف في قلوبهم الرعب وقال حذيفة لا يأتيكم أمر تضجون منه إلا ردفه اخر آخر يشغلكم عن ذلك وليكن الموت من شأنك وبالك وأقل الأمل واذكر الموت وأكثر ذكره فإنك إذا ذكرت الموت هون عليك أمر دنياكم فإن عمر رضي الله عنه كان يقول اكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه في قليل كثره أو كثير قلله فعلم أنه قدنا قد من الناس وتحضر أمور يشتهي الرجل أن يموت والسلام عليك وسمعت بعض أصحابنا يقول بلغني أنه أصيب على باب صنعاء حجر في حائطها مكتوب فيه بالحميرية فمر به شيخ فقرأه فإذا فيه لست تسابق أجلك ولا مدرك أملك ولا مغلوب على رزقك ولا مرزوق ما ليس لك فعلى ما تقتل نفسك في طلب الدنيا أيها العبد لكل أجل كتاب ولكل عمل ثواب والعقاب بعد الحساب وسمعت أبا بكر البخاري يقول جاء ابن طاهر إلى الفريابي فاستأذن فلم يأذن له وقال قولوا له هو في المخرج فخرج ابن الفريابي فأخبره فقال ابن طاهر هذا رجل اختار المخرج علينا وعن أبي عبد الملك الفارسي قال كنت مع ابن طاهر فأتينا الفريابي فدخلت أنا وابن الفريابي عليه فقال له ابنه يا أبتي إن لنا هنا ضياعا وهذا الرجل قد فتح الفتوح وهو على الباب يحب أن يدخل إليك يسلم عليك قال فأبى وقال قل إن به سلس البول وهو يختلف إلى المخرج فأخبر ابن طاهر فقال إنما أردت أن يدعو لي وانصرف ولم يدخل عليه وعن عبيد الله قال قال عبد الله المراء لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته وبلغني أن عمارة بن يحيى قال سألت عبد الرحمن بن مهدي عن أشياء مما يقول أهل الأهواء فقال لا ينبغي للعبد أن يتكلف علم كل شيء فإن العالم عندي بمنزلة البصر فإن الرجل ينظر إلى السماء الدنيا ويعرف السماء الثانية ولا ينظر إليها ولا يقدر أن ينظر إليها ولا ينبغي له أن يتكلف طلب النظر إليها وكذلك البصير يبصر مد بصره فيما يظهر ولا يستطيع أن ينظر ما لم يظهر وإنما ينبغي للرجل أن يقصد في عمله وقوله ورأيه وأن ينتهي إلى ما ينتهي إليه ويدع تكلف ما غاب عنه يقر بالحديث ويقول هكذا جاء ثم قرأ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه أي بعدما علموا وتبين لهم ما تفرقوا في الأهوى ولم يقتصروا على ما علموا وانتهى إليهم فجاوزوا فقال تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وعن يوسف بن أسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من جلس إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله أو برئ من عصمة الله تعالى وكان محمد يقول لأبي معشر سمعت عبيدة يقول أرسل إلي علي عليه السلام وإلى شريح أني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون وعن زياد بن حدير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة عالم وجدال منافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين وقال قسامه بن زهير روح القلوب تع الذكر وبلغني أن ابن السماك جلس للناس يوما وكانت له جارية في غرفة تسمع كلامه فقال لها حين دخل عليها كيف رأيت؟ قالت ما أحسنه لولا أنك تكثر من ترداده فقال أردده ليفهمه من لم يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لم يفهمه قد من له من فهمه وعن مطرف بن عبد الله قال من صفى عمله صفى له اللسان الصالح ومن خالط خلط له وبلغني أن بعض الحكماء قال لبنيه يا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة فيستعير دابة أخيه وتوب أخيه ولا يجد أحدا يعيره لسانه وكان سفيان إذا جلس إلى إبراهيم بن أدهمة حرز في الكلام قال بشر عرف والله فضله وسمعت الوركاني يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول ها هنا رجل يقول إذا كنت عبدا لله كنت رجلا صالحا فما أبالي ما قال الناس في وقال حبيب بن سيد شيء رضيته لنفسي ما أبالي من لا مني وقال محمد بن النضر الحارثي اصبت في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول ابن آدم لو علم الناس منك ما أعلم لنبذوك فقد سترت عليك وعفوت عنك ما كان منك ما لم تشرك بي شيئا وعن أبي خالد قال قالوا لعثمان لما لا تكون مثل عمر بن الخطاب فقال أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم ولما جاء نعي عمر بن الخطاب كان الناس يقولون إن القيامة قد قامت وقال سفيان قال صفوان إذا قرب إلي رغيف وشربت عليه من الماء فجز الله الدنيا عن أهلها شرا وعن إبراهيم التيمي قال كان لأبي رداء يبلغ من بين يديه فدييه ومن خلفه استه فقلت يا أبت لو اتخذت رداء أوسع من رداءك، فقال يا بني لم تقول هذا؟ والله لو ددت أن كل لقمة لقمتها طعمت في فم أبغض الناس وعن سفيان قال قال شيخ من شيوخ الكوفة كفى شرها أن لا تشتهي شيئا إلا اشتريته وقال سفيان كان عمر يشتهي الشيء لعله يكون ثمن درهم فيؤخره سنة قال سفيان وقال عمر وجدنا خير عيشنا في الصبر وعن يونس بن عبيد قال قال الحسن ما هم رجلا كسبه إلا همه أين يضعه قال وسمعت حمادا وقال له رجل هذا الذي تحدثنا هو مكتوب عندك فقال ربما كتبت في الخزف وربما كتبت على الباب وعن ابن عون قال كانت له حوانيت يكريها فكان لا يكريها من المسلمين فقيل له في ذلك فقال إن لهذا إذا جاء رأس الشهر روعه وأنا أكره أن أروع المسلم وسمعت أبا عبد الله يقول كان ابن عون لا يكري دوره من المسلمين قلت لأي علة قال لألا يروعهم وكان ابن المبارك يقول أطلبوا العلم وأفشوه في معادنه فإنكم بالعلم تعرفون النعمة وبالمعرفة تشكرونها وبالشكر تستوجبون المزيد فيها وليكن العقد من بالكم على أن تغلقوا أبواب الشهوة بأقفال الزهادة وابذلوا الصداقة والموده فإن الصداقة مستغزرة بعيدة وإن العداوة موجودة عنيدة وعن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول من أراد أن يعلم خطأ معلمه فليجلس إلى غيره وعن أبي بكر بن خلاد قال سمعت سفيان يقول كنت إذا رأيت أيوب قلت ليس بقارئ حتى يتكلم وكان حماد بن زيد يقول اختلفت إلى أيوب عشر سنين وعن بشر بن منصور قال ذهبت مع وهيب بن الورد نعود عمر بن محمد بن المنكدر وهو مريض قال فوضع يده عليه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم لو قالها صادق على جبل لزال وعن مسعر قال سمعت معنا يقول أبصرني رجل وأنا شاب وفي يدي حجر وأنا أدعو فقال سمعت عبد الله أو قال قال عبد الله لا تسأل الله الجنة وفي يدك الحجر وعن سفيان قال سمع عمر رجلا وهو يقول اللهم احفظني فقال عمر أما الحفظ فلنا حفظاء عن اليمين وعن الشمال قعيد ولكن قل اللهم احفظنا بحفظ الإيمان وعن سفيان قال كان الحسن يقول اللهم لك الحمد بصدت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا وسمعت أبا عبد الله يقول وسئل عن الحب في الله فقال هو ألا تحبه لطمع دنيا وسمعت أبا العباس أحمد بن يزيد الخزاعي يقول الحب إذا لم يكن في الله يزول وإلا مثله كمثل رجل جاء إلى صخرة فاحتفر فيها بيتا فأمن أعلاه من الوكف وأشفله من السيل فكما لا ينفك البيت من قراره كذلك لا يزول الحب في الله وما كان الله عز وجل ليخلف وعده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأنشدني أبو عبد الله الخراساني رجل من أهل قال وكل صديق ليس في الله وده فإني إذن في وده غير واثق وسمعت بعض أصحابنا يقول بلغني أن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه السلام تدري لما اتخذتك خليلا قال لا يا رب قال لاني اطلعت على قلبك فوجدتك تحب أن ترزا ولا ترزا وعن سفيان قال كان هلال الوزان شيخا كبيرا يجرى عليه عشرة دراهم في كل شهر يكتب على البيدر في بيت المال وقال أبو هريرة رضي الله عنه المعلم الذي يأخذ على التعليم أجرا يعجل أجره في الدنيا وإن أخذ ولم يعلم أخذ من حسناته يوم القيامة وإن اعتدى في الضرب أخذ بالقصاص وإن لم يعدل بينهم كان جائرا وإن بعث غلاما في صنعة بغير إذن أهله ضمن وإن علم ولم يعط حقه أخذ من حسنات من لم يعطه يوم القيامة وإن عدل بينهم كان من المقسطين وعن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا انتهى الكتاب والحمد لله رب العالمين